المجلس الرابع هذا ذهب إليه بعض أهل لكن إذماع قائم على جواله قبل كل شيء إنما تتكلموا في التيموم أيضا ما حكم رفع الصوت في قراءة القران في حلقة الرجال مع ما ذلك يؤون فقل الله ماكشف إنهم يقولون لأي شهر بعضهم على بعضهم في القران هذا الاخ أيضا يقول ما حكم قراءه القران بالمقامات تكلمنا عنها ما حكم ادخال الطعام الى دورات المياه ما في ذلك لا ما في ما يمنع من ذلك طيب قال هنا هل ما ذكر من فضاء الحافظ القران يطابق من حافظي من بدون معرفة معناه نعم تلاوه القران حتى لو ما عرف معناها ولهذا ذهب جمع من الايمه الى ان قراءه القران بنيه وبلا يديه ينتحب عليها الانسان ونظم هذا بعض القطع الشاعرية نظموا فيها أبيات ثلاث أبيات أو أربع أبيات هي الأشياء التي لو فعل الإنسان الدنيا صح هذا تجدونها في حاشية ال حاشية الطليوني حاشية الطليوني الدنيا هذا ما هو في صحيح صحيح البخاري أو رواه قوله إلا شكر الله, شكرا الله. كان بعض المتقدمين اذا ذهب الى معلم يتصدق بالشيء قال اللهم اشتر هذا يعني اشترى اهل يعني, يعني نعم بعضها العلم ذكروا في تفسير قول الله تبارك وتعالى يا اهل الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي الاجواء من صدقه قال إن هذا في كل ما يعني هذا النص لم يكن نص للوجوب اما من حيث الجواز فبعض اهل العلم تمسك بهذه الايه فهذا وجه القول بعض السلف اني يتصدق يعني بمثل هذا قال طيب هذا شيئا تكررت ما حكم قول صدق الله العظيم من التهامي وقراءة قراءه يعني هذا حديث النبي صلى الله عليه و سلم التصديق هذا نعم راوا انه يجلس هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم في قصه الحسن لما اخذه و يتعثر في ذوبه قال صدق الله انما اموالكم اولادكم فتنه لكن ما كان يقول النبي صلى الله عليه سلم دائما قال ما حد من يقضو صديقه بالإفكان معه لصلاة أيام الليل وهل يشدو ذلك الأخلاس يعني إذا كان يتعاون هو ياه وتعاون البعض ليستقوا إذا قام الإنسان هو صاحب له والله يعلم النية قال أنا أنا أحتاج للمال ولا أملك ما أقدمه هذا أجمعنا عنه. وقال أنا خاتم القران وأقرأ على أكثر مشايخ لا كني أعاني في خلوتي أن أهتف حدود الله وأفعل ما لا يليق طبعا هذا جناية تجنيفها يعني يجنيفها الإنسان على نفسه الله عافية هذا صاحب القرآن يعني كان من المفترض أنه إذا تعلمه في النهار أن يقوم به في الليل ما هو يقوم على المنكرات فيه وأنا اقول ان صاحب القرآن إذا كان عود نفسه على فعل المنكرات بالليل هذا يخشى أن يدخل في بعض وصف من وصل رحمة الله صلى الله عليه وسلم لا يجاوز تراقيهم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم الإنسان على كل حال ينبغي له أن يكثر بل يدمن الدعاء كان الله عز وجل يصرف عنه يكره إليه الكبر والفسوق والعصيان يكثر ويغرق من الدعاء في هذا يستغيث بالله عز وجل وإلا فما إليه بصحف القرآن ان يدعو نفسه في النهار وفي الاخير في الليل طيب هذا سؤال عن المقام قلناها طيب في ناس ما جاءوا في الحلقه يعني قال هنا التكلف في تحسين الصوت التكلف له ميزان اذا كان الانسان يتكلف بمعنى انه يعود نفسه ما استطاع هذا لا باس فيه اما انسان يكون كهيئة المتخشع يعني يبالغ في زيادة هذا قد نهى عنها ائمه القراءه هذا الاخوه سالوا كثيرا عن مقامات نحن تكلمنا عنها يعني أربع خمسه خمسة جاءت نحن تكلمنا عنها نسال الله يهدينا ويهدي اخواننا الحقيقه لتعظيم كلام الله من الناس من يقول انتم تعدون البسمله ايه من القران فلماذا لا تجهرون بها في الصلاه على أن هم... هذا الحقيقة أن من بنى وهذا نعم قد وجد من الفقهاء رحمة الله عليهم من بنى مسألة العد على مسألة الجهر وهذا خطأ لا ينبغي أن تبنى هذا لأن من أئمة العلماء ومن أئمة الصحابة الذين كانوا يعدونها آية من الفاتحة ما كانوا يجهرون عليه المساء سلم هل عدها آية حديث الزاور قطلي وإن كان الأشفى وقفه وهاكذا في غير ما حديث عدها آية حديث مسلم حديث انا اللي قلناه مع ذلك ما جهر بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني عامه فعله عليه الصلاة والسلام ما جهر بها انما ورد في بعض الاحاديث التي حسنها بعض المتاخرين في ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها من هنا قال ابن القيم رحمه الله ومن تامل هديه عليه الصلاه والسلام قال هذا اجزاء المعرف راى ان غالب هديه انه لا يجهر وربما جهر اراد رحمه الله جمع بين القولين والا شيخه شيخ وشيخ الاسلام والمشهور من مذاهب ائمه الصحابه رضي الله عنهم والتابعين عامة الصحابة عامة الصحابة رضي الله عنهم ما كان يجهرون إلا اثنين أو ثلاثة روي عنهم هذا ذكروا بأنه لي شيء وابن المنذر وإلا جمهور الصحابة ما كان يجهر بل إن, إن, إن من الصحابة من قال محدث يعني يلجاه بها فعلى كل حال لأن المسألة سهلة يعني لو جاهوا بها إنسان نسأله أعشعة يعني قد قال بها ناس من أصحاب صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم قال المحرم اذا عمل اذان الجوال وانت في مرسله الحمام عند الوضوء هذا يذق عليك في خمسه اذا حطيت الاذان انا ما انصح الانسان ان يضع شيء في ذكر الله عز وجل يعني لأنه قد يكون في خلاء قد يكون في اماكن يعني يعني آه قال وهكذا اكتب عليه فاذا قرانا نتبع قرانه وصار صريح في اتباع القراءه وهكذا تبدل الاهميه التجويد انا قد ذكرت هذه الحقيقه يعني في دوره في يوم كامل قرانا في خمس كتب في التجويد اولها كتاب سيبويه هي وخمسين صفحه من خاتم كتاب سيبويه قراناها علقنا عليها في ثلاث ساعات و ثم لابن الجزري ثم كتاب الشيخ عبد الله بن في التجويد ثم في يوم في خمس كتب يعني ذكرناها المساله و اعطلنا فيها فانا في اليها فالعكو منكم قال هنا المساله هذه المساله في اللغه القول في اليوم والليل هل اليوم ليل ونهار واليوم الليل هل لا يحسب نهار وليل نهار يعني ما فهمت هذا لكن اليوم إذا أطلق دخل فيه الليل وسنأتي لعبارة المصنف إن شاء الله يعني في تضعيف بعض إخواننا لحديث ليلة الجمعة اللي قراءة سورة يعني هذا السؤال لما هذه إن شاء الله فينا قال حكم رضي الله عنه للتابعين والأيمة الصالحين هل هذه خاصة؟ لا لا خاصة رضي الله عنه دعاء دعاء لم يقل صلى الله سلم يعني لا تقولوا رضي الله عنه لا أحد منها إنما هذا انت أنا أسفتتها النووي والمناسبة أنا عد صحة اخراجها هو كلمة رضي الله عنه لأن كثيرا ما يبثل في سائر كتبه وجمع من الأيمة منهم البدر من جماعة نرأي خطوطهم فيها هذا الكثار من من كلمات يعني رحمه الله رضي عنه. لكن استلف رحمه الله ما كانوا يكتبون هذا، ما كانوا يكتبون هذا في الدواوين العتيقة البخاري، مسلم ما كانوا يكتبون رضي الله عنه ولا رحمه الله يعني لأن تعرفون الأمور كان عندهم قليلة يعني. فإذا كتب رضي الله عنه رحمه الله كان يطلع الشيخ قال هنا حفظ حوالي نص القرآن ومنسيته كله فهل أحسن من حملة القرآن لرضوا هذا الله كريم. لكنك يعني احرص على أنك لا تنسى القرآن ترى هذا من انواع عقوبة أنك تحفظ القرآن ثم تنساه صلى الله عليه وسلم ويرفعك الله عز الفوق يرفع بهذا الكتاب أقواما وأنك أذكرت ممن وضعك الله وإذا نسيت القرآن أجلت أنها قد وضعت صلى الله عليه وسلم ولو في لكن أنت الذي أفسدت نفسك ما حكم السجود في آية السجود عند صلاه السنة أي السرية المذهب عندنا أنه لا يسد السريه وهذا هو الحقيقة المشهورة عن السلف وهو الرواية عن أحمد رحمه الله أنه يعني السريه السرية والمذهب يختلفون إذا سجد هل يتابعه ولا يتابعه ما احنا يتابع ما ذكرنا ذلك؟ سنذكره على العالم من المصنف إن قاله ولا ذكرنا به نقوله يعني لكن أنا ما أنصح الحقيقة أن الإنسان إن يقرأ السرية لا أنصحه ولا في الحرم حتى في الجهريه في الحرم وفي الجوامع الكبيره الضخمه اللي يصلي فيها الناس يعني انا ما انصح الحقيقه في قراءة آية فيها سدة لان شيء ما راهي الشيخ تختلف ما تشوفون في الحرم هالناس اللي فوق في الصوره اللي في السرحات ولا في المصابيح ما يدرونش لا اكثر اللي في الحرم يعني جاي من بلاد ما يدرون في القراءه اللي هو يقراها احد ما يدرون في القراءه جميل مسكين إنما انما يصلي التراويح يصلي الصلوات هلا فان اولا ان نشوف له شي تفضل امم شنو هديه شنو النقطه اللي ديرها ها يقول اذا سن هديه تنوي ايه نعم هذا يعني يقول اذكر مثالا على من يقف بقدر القراءه ثم يركع بيد على من يقف بقدر القراءه ثم يركع ما يعني فهمتم السؤال ها اذكر مثالا على من يقف بقدر القراءه ثم يركع بدون قراءه أي بعد أن جاءوا هل جاءوا يصلح؟ هاه؟ أي نعم لمسألة اللي قدر قلنا قدر الهافحة يقف بقدر الهافحة؟ نعم. طيب تفضل الشيخ نور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورسوله وأشرف المرسلين وعلم النبيين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد اللهم ما شئنا وشئنا والولديه ولي مشئنا وألماينا ولنا المسلمين. قال الإمام النووي قال الإمام النووي رحمه الله. في له السدود في الصلاه لغير العاده طبعا هذا يعني ما من صنيع مصنف في حكم لي هذه الزيادات اللي هذه اللي بين القوسين نعم فصل إذا قرأ سجد صلاة قال من عذاب السلود قال سلود في فقرأت الصلاة أو خرج منها كسائر السلادات وأما الشافعي وغيره فمن من قال ليس من عذاب السلود تقال إذا قرأ قندا الصلاة تحب لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سرد فيها كما قدمناه وإن قرأها في الصلاة لمسل بإن سرد ووجاهب هؤلاء لم تصلاته ولا يسلود للسهو وإن كان علما فصحيح أن النبوة بطول صلاة هذا يعني يشوفه في فلان هذا فقال تبطل صلاته قال الصحيح رحمه الله هذا المذهب عندنا أنها تبطل الصلاة في قرارتها فالصحيح أنه تبطل صلاته لأنه في الصلاة ما ليس منها كبطلت كما لو سجد الص biếtر تبطل فإن هو نعم فبطلت ما ليس منها كبطلت في الحال هذا يعني المشهور من المذهب عندنا ورواية ثانية عن أحمد وفاقة للمذهب عند الشافئ أنه المشهور من المذهب عند الشافئ أنها يعني لا تبطل لكن قول المصنف هنا في الصحيح دال على اختياره هو انه ليس المذهب المذهب انها لا تبطل نعم كما لو سبب الشك فانه تبطل صلاته بلا خلاف والثاني لا تبطل لان لانه لا تعلقا بالصلاه هذا هو المشهور من المذهب عند نعم ولو سرد إمامه كصار بكونه يعتقدها من العذين والمأموم لا يعتقدها لا يتابعه بل يفارقه أو ينتظر قيما فين تضره هل يسلب الزغوت وجال العذر لا يسلب المذهب عندنا أنه يعني ما يلزمه المتابعة في عفوا أنه يلزمه المتابعة في الجهرية المذهب عند أحمد رحمه الله أنه يلزمه المتابعة في الجهرية أما في السرية فالمشهور من المذهب أنه يخيف بين متابعته وبين عدمها وهذا من المفردات وهذا الحقيقة من المفردات القول الثاني أنه يلزم المتابعة في كل حال سواء جلسة سريه ولا جهرية لعموم قول صلى الله وسلم إنما جعل يؤتم به وهذا منها وهذا على كل حال اختيار القاضي بيعلا والموفق من قدامه جن لانه هو قوي كما ترون نعم فصل الإعلم أنه يسن للقالي المفطهر بما يوطراب حيث يجوز سواء كان في الصلاة أو خارجا منها ويسن للمستمع يعني قول حيث يجوز يبيدا ما أمكنها لا استعمال إما لعدم ولا لمرض أو عدم تمكن ما. سواء كانت في الصلاة أو خارجا منها ويسن للمستمع ويسن أيضا للمستمع <تصفيق> قال هنا المصنف ويسن المستمع على التالي والمستمع هذا ما في الخلاف بين الوظام أنه يسن له يعني إنما وقع الخلاف بين أهل العلم في مسألة السامع اللي قال هنا ويسن أيضا لمن للسامع أيضا في فرق بين السامع والمستمع في فرق هذا المستمع قاصد وغيره والسامع لم يقصد والمشهور من المذهب عندنا أنه لا يسن له السامع هذا وهذا من المفردات المفردات لما محمد عليه مثلا أنه يعني ما يشرع له لا يسن له نعم لا يسن له نعم ولكن قال الشافعي رضي الله عنه لا يؤكد في حقي كما يؤكد في حق المستمع هذا هو الصحيح م. وقال هنا من, من أصحابنا لا يسجد السامع والمشهور الأول. وسواء كان في أو منها و هذا هو صحيح عند أصحاب الله الله صحيح كل اللي... هذا به حنيف كذلك. وقوله الله هذا هو المشهور المذهب عندنا أنه إذا لم يسهد القارئ ما يسهد المتابع المستمع له هذا المذهب عند الإمام احمد رحمه الله هذا من المفردات يعني وعلى كل حال يعني هذا القول يعني أنا سبق أن عليه بعض الدورات في الدورات الدخية المفردات عن الإمام احمد رحمه الله ينبغي طالب العلم أن يأتني بها عناية تامة وهي أحد ثلاثة وجوه المفردات في المذهب نظامها العمري هذا المقدسي رحمه الله في حدود تمام كسر وكسر 100 بيت وهي مسائل عظيمه حقيقه من الفقه وسبب انفراد الامام احمد رحمه الله ثلاثه اما ان يكون نص لم يقف عليه الامام الثلاثه واما ان يكون مجموع النصوص واما ان يكون اثار الصحابه أن يكون اثار الصحابة هذا هو يعني الضابط في معرفه المفردات في المذهب في مذهب احمد وربما قال الامام احمد رحمه الله قولا هو عليه جماهير التابعين لكن هذا نادر لذلك ماذا كان معه يعني في القسمه الثلاثيه نادر في مسالتين ثلاثه اربعه خمس قليلا اي نعيدها المفردات المذهب ما سببها ثلاثه اشياء اما ان تكون يكون نصا ما وقف عليه لاينه واما ان يكون مجموع نصوص يفيد الاستنباط انه كذلك وهذا الحقيقة لو كنا في يعني أنا شرحتها في يعني بعض الدورات ثقيلة وجود أو ما في بعض السيرات الثالثة أن يكون ثم آثار عن الصحابة مثل هذا المساله ذي آثار الصحابة في أنه إذا لم يستدل القارئ ما يستدل الذي الذي يستدل وهذا هو ما نقول عنه عامة الصحابة هذا في ابن المنذر كتاب الأوسط الكتاب العظيم هذا وكذلك النبي شيبة المصنف وهكذا عبد الرزاق في المصنف تجدون أثار الصحابة متطابقه في هذا ودائما إذا كان المسألة ما, ما فيها نص وجد فيها كلام الصحابة ينبغي الحقيقة لا يغادر قال لمن الشافعي رحمه الله رضي عنه في الكتاب الرسالة العظيم الرسالة قال ورأيهم لانفسهم خير من راينا لأنفسهم الصحابة رضي الله عنه قدمهم صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة وسترك كلام الصحابة نعم وقال صاحب البيان من أصحاب الشافعي لا يسجد المستمع لقراءه من قرأ الصلاه وقال صلى العمران الله العمراني هنا والله صاحب البيان طبع كتاب الان بشكل مهدد نعم وقال الصيدلاني من أصحاب الشافعي لا يسن تدود إلا أياس بالقلم والصواب الأول ولا فرق بين يكُن قال مسلماً بل أو متفهراً رجلاً وبين يكُن كافراً أو صبياً أو محدثاً هذا هو صحيح عندنا وبي قال أبو حنيفة. وقال بعض أصحابنا لا يسلو لطرات الكافر والصبي والمحدث والسكران وقال رماد من السلف لا يسجد لطرات المرأة حكاه ابن المنذر عن فتاة ومالك واسحاق وصعود وقد فصل فص وهو يقرأ آية من آية الاوَيَاتِ ثم يسلوها حتى حكى هذا يعني قال فصل باختصار السدود عندكم كذا نعم اي أنت ما عندك اختصار اختصار اي طيب نعم ففصل اختصار السدود وهو ينطئ اي هات الاياتين ثم يذكر حكمي ان هذا انسان كذا اخذ ايه السجدة مثلا ها يبكون ويزيدهم خشوع اخذ الايه دي مثلا ها هذا معنا. أو بس كآيتين هاتين الآيتين مثلا قرأ هذه قرأ هذه ثم سجد ظاهر هذا أو قرأ آية ثم سجد ثم قرأ آية ثم سجد جمع سجدتين أو ثلاث هل يصلى هذا؟ هذا معناه هذا الفصل عند المصنف رحمه الله نعم وهو أن يقرأ <تصفيق> آية أو آيتين ثم يسجد حك ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد النسدي والنخعي وأحمد وأحمد وأصحابه أنهم كرهوا ذلك كرهوا ذلك لأنهم ما ورد في الصفة هي اللي فعل هذا النسان هو بعض الناس قد يعني يعني يريد أن يمتثل الحديث به هريره إذا قرأ المسلم السجدة ها هو الطالع السجدة انتزل الشيطان يبكي فسجد انتزل الشيطان يبكي فقال امر أمر بالسجد فأمرت بالسجد فله الجنة وامرت بالسجد فلم أشجد فلي حديث مسلم هذا كان أنا اكثر أكثر من هذا هذا معنى كلام هؤلاء إله انه أنه لا يشرع لماذا؟ لأنه لم يرد نعم.وعن أبي حنيفة و محمد بن الحسن و أبي ثور الناول الأباتي وعلم الصدام المذهبين.نعم.فإذا رأيتم صد مصطلح هذه نعم.إذا رأيتم عبارة هذه في كتب النووي واللغيرة يعني لا يوجد الرافعي و أبو الشيرازي هذه إذا رأيتم هذا مصطلح مذهب يعني لا يوجد نص صريح عن الشافعي ولا يوجد كلام صريح كذلك لأصحابه فين في ذلك هذا معناه مصطلح مذهب.نعم.وعبارة هذا تجدونها كثيرا. فترضت جبروألا إلى إما من صلى جميعنا فصي لا كان مصليا مفرد السرد لطوات نفسه فلو ترك سلوبنا هذا سائر هالفصل والفصول الذي بعده كلها استطرادات طويلة يعني يعني هي حقيقة من تفاصيل دقائق يعني كتاب الخلاف وألسنا نحن الآن في كتاب فقهي نحن في كتاب أدبي يعني من الأدب التي فيها بعض الأحكام نعم. إذا كان مصلي منفردًا سجل صلاة نفسي، فلو ترك سجود التلاوة ورجع ثم أراد أن يسجد للسلاوة لمجد فإن فعل مع العلم بطل صلاته وإن كان قد هو إلى ركوع ولم يصل إلى حد, حد الراكعين جاز أن يسجد للسلاوة ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدأ له وراجع إلى القيام ذاته. أما إذا اصغر منفرد بالصلاة لصلاة طالعين في صلاة أو غيرها فلا يجوز له أن يسجد ولو سجد مع العلم بطل صلاته أما المصلّي في جماعه عد فإن كان إمامًا فوكل منفرد وإذا سجد الإمام الإمام للسلاوة نفسي ورجع أن يسجد معه فإن لم يفعل بطل الصلاة فإن لم يسجد فإن لم يسجد الإمام لم يجز للمعمون فإن سجد بطل الصلاة ولكن, ولكن يستحب أن يسجد إذا فرغ الصلاة ولا يتأكد ولو سجد الإمام ولم ولم ولم يعلم المعمون حتى رفع الإمام رأسته راسته من السجد فهو معذور في تقلقه ولا يجز لو أن يسجد ولو علم ولو علم الإمام معذور في السجد ووجب السجد فلو هو إذا سجد فرفع الإمام وهو في الهوية فرفع معه من يجل السجود. السجود وكذلك الضعيف الذي هوى مع الإمام إذا رفع الإمام قبل بلوغ الضعيف إلى السجود بسرعة الإمام وضفء المأموم يرجع معه ولا يسجد وأما إذا كان المصلي مأموما فلا يجوز أن يسجل لقراءة لكي ولا لقراءة غير إمامه فينسبد بطن الصلاة ويقرأ له قراءه استجداته ويقرأ له الإصغاء الى قراءه غير امامه فص قال العلماء ينبغي أن يقع عقيب آية من جناء فصنوا في وقت السجود لقر لا. لا ما في معقوف هذا لا. لا. هي. طيب قال في وقت السجود التلاو ينبغي أن يقع يعني السجود هذا معناه يعني يقع عقب ايه السجدة التي قرأها أو سمعها يعني مباشرة هذا المقصود هذا معناه هنا فطل وقت سجود ذكلا وقال العلماء وينبقى أن يقع في بآية الثجبات لما تقرأه وثمعه فإن, فإن أخر ولم يطل الفصل سجد فإن أخر ولم يطل الفصل سجد وإن طال فقد سات السجود فلا يقضي على مدى الصحيح المكروه كما لا يقضي صلاة وقال بعض فيه قول ضعيف. إنه يقضي كما يقضي فصل هذا الصوت سواء هو غوي وغيره كان الطالب أو المستمع محدثا عند تلاوه السردات فاذا على القرد سجد وان تاخرت ظهارته وحتى طال الفصل فصحح المسار الذي قطع به الاكثر لانه لا يسد وقيل يسد وهو خير البغوي من اسل أص... البغوي من اصحابنا كما كما يجيب المؤذن المؤذن بعد الفرائض الصلاة والاعتبار في طول الفصل في هذا بالعرف على المثال والله تعالى أعلم فصل إذا قرأ السردات كلها ابو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجد بلا خلاف وان كرر في مجالسه سجد لكل مره بلا خلاف فان كررها في مجلس واحد نظر نظرت إن لم يس نرى فإن لم يسجد المرء الأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع وإن سجد الأولى ثلاثة أوجز أصححها أنه يسجد الكل... لكل كل مرة سجدة لتجدد السبب بعد توفية في حق الأول والثاني تفيه السجدة الأولى عن الجميع وهو قول ابن س سر... Ibn ابن Ibn Suraij الجن... وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله, رحمه الله قال صاحب العدد من أصحابنا وعليه الفتوى وصداقه شيخ نصر نصر المقدسي الزاهد من أصحابنا والثالث إن طال الفصل وإلا شكفيه الأولى أما إذا شرفت جزة الواحدة في, في, في كان في ركعة فيك المجلس الواحد فيكون فيه الأوجه الثلاثه وإن كان في ركعتين فكالمجل سلمي تكلم ذي سيمى، فيوعيد السدود ذي الأكل، فصت إذا فرأى فص في حكم السدود لا ود لغافل على دابة، إذا فرأى فسجدته وهو غافل على دابة في السفر. سجد بذم هذا مذهبنا ومذهب مالك ودي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وزوفر. وداودا وغيرهم وقال بعض اصحاب الحنيفيه لا يسجد والصواب مذهب الجنائيه واما في الحضر فلا يجوز ان يسجد بالإيمان حتى اذا هذا يعني قالوا اما في الحضر فلا يجوز ان يسجد لأنهم يرونها صلاههم وهذا الانسان هي من صلاه نافله يرونها يعني فهذا الإنسان في الحضر لا يشرع له هذا هذا وجه كلامه رحمه الله والصحيح انه ما في ما فيما يمنع من ذلك يعني وقد نقل عن جمع من السلف الإيماء في في مثل هذا نعم هو كل هذا تفريع كل هذا تفريع على ثواني صلاة نعم فإذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاء ما لا قرأة رفع والسجود فإنه لا يجد له أن يسجد لأن القيام محل ترى ولقرأ سجدة فهوى ليسجد فشكى هل قرأ الفاتحة فإنه يسجد لتلاوة ثم يعود من القيام فيقرأ الفاتحة لأن سجود التلاوة لا يؤخر فصد لو قرأ آية السجدة بالفارسية لا يسجد عندنا كما لقصر آية سجدة وقال أبو حنيفة فص إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي ولا ينوي افتداء به ولا وله الرفع من السجود قبله هذا يعني قال إذا سجد لا يرتبط به الصحيح لا يرتبط به الصحاب رضي الله عنك سلمان وغيره قالوا أنت إمامنا فلو سجد سجده فهذا عن الصحابة عامة هاته هذا هو الأولى لا تقرأ قراءة آية السجدة بالإمام عندنا سواء كانت الصلاة سدية أو جهري سدية أو جهريّة, جهرية وينشد متى اتراعها. وقال مالك يقرأ بذلك مطلقاً، وقال أبو حنيفة وأحمد يقرأ في السدية دون الجهري. هنا قوله قال أحمد صحيحنا المذهب عندنا أنه في السدية تخير وكما ذكرنا هذا من المفردات. هذه نعم رواية أخرى عن أحمد صحيح لكنها ليست المذهب. نعم. فصل الله يكره عندنا سجود التلاوه في الاوقات التي نهي عن صلاتتها وبه قال الشعبي والحسن البصري وسلم بن عبد الله والقاتم وعطاء وعكرمة وعطاء وعكرمة وابو حنيفة واصحاب الرأي ومالك في إذن روايتي ذلك من, من عبد الله بن عمر وسعيد بن في هذا هو المذهب عندنا أنها كذلك لأنه كما قلت لكم فدام يعدون يعدونها صلاة فإنه يطرح يعني أن يصلى في أوقات النهي وهذا هو المذهب المذهب أنه ما يصلى في أوقات النهي مطلقا حتى ما له سبب إلا ثلاثة أشياء وهي قضاء الفوائث وإعادة الجماعة فقيمة السالثة ما هي فركاتي الطواف. المذهب هذا الثلاث فقط مستهنات هذا هو المشهور من المذهب واخترف فيما سوى ذلك في مذهب أحمد وغيره على قولين معروفين على كل حال نعم هذا يجب عندنا في صلاه الكسوف المذهب انه ما تصلى تصل في ما تصلى في مقاس النهي المذهب ومشروب المذهب والروايه الثانيه عن احمد هي التي عليها العمل والفتوى عندنا انها تصلى في كل ذوات السبب يصلى نعم فصل يقوم رفو مقام السجود في حال الاختيار هذا مذهب ومدهب جماهير العلماء من السجد والخلف وقال أبو حنيفة رحمه الله يقوم مقامه وذل الجمهور القياس على سجود الصلاة وأما العاجز عن السجود فيومئ إليه كما يومه بسجود الصلاة فطقه سجده السدود تعلم ان السيده للنياته لو حالان احدهما ان يكون خارج صلاه خارج الصلاه وكان لا يكون فيها اما الاول فاذا ارد السروج نوى سجوده النويه وسفر الاحرام ورفع يديه خذو من لديه كما يفعل في تكبيره ثم يكبر تكبيرة الى السدود ولا هالي فيه هالي هالي يك... الأولى فيها شيء لكن هذه يكبر تكبيره اخرى للهوي الى السدود ثانية هذه. نعم. ثم يكبر تكبيراً تكبيره آخر الوجيه للسلود ولا يرفع فيها اليد. وهذه التكبيرات الثانية مستحبة ليس بشرط التكبيرات السابقة للصلاة. وأما تكبير الأولى تكبيره الإحرام فت فيها ثلاثة أوزن لأصحابنا. أظروا وقول الآثري منهم أنها ركن لا يصح السلود للجاه. والثاني أنها مستحب ولو تركت صحة. هذا هو الصحيح. التعيث الثاني لأن مستحيل أن يواجب أو ركنان. وهذا قول شيخ أبي محمد الجواني والثالث ليست مستحبة مستحبة الله تعالى عالم ثم إن كان الذي يريد السجود قائما كبر اللحامة في حلقيه ثم كبر من السدود في انقاضه السدود وإن كان ذا فقد قال دماعات من أصحابنا له لا يقوم فيكبر اللحامة قائما ثم يهمن السدود كما إذا كان في البداية قائما لو دليل هذا الطياح على اللحامة والسجود في الصلاة ومما نص على هذا وجزم به من أمة أصحابنا شيخ أبي محمد الجواني والقاضي حسين وصاحب وصاحبة وصاحبة وصاحب التتمة صاحباه نعم. نعم. صاحب التتنه وتهذيب نعم صاحبة التي وتهذيب والإمام المحقق ابو القاسم الرافعي وحكى وحكاو امام الحرمين عن والده الشيخ محمد ثم انكر وقال لم ارى لهذا اصل ولا ذكرا وهذا وهذا الذي قام امام الحرمين <تصفيق> وهذا الذي قاله امام الحرمين ظاهر فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل يقتدى به من السلف ولا تاع ولا تعرض له الجمهور من اصحابنا والله تعالى اعلم ثم اذا سبب في عباده ان يراعي, يراعي ادب السجود في العزه نعم اما الهيئة فينبغي أن يضع يدي خدمه كبيره على الارض ويظلم اصابعه وينشرها الى جهه قليلا ويخرج ويخرجها من امه ويباشر بها بها المصل ويجافي مرصفي عن الليل ويرفع بطنه عن تقبيد كان رجلا كانت امراه الاو قلت لم تجابه ويرفع الساجد عتاقله على راسه وينكر يعني يرفع الساعد اسافل يعني تكن عجزتها ارفع من راسه وظهره هذا يعني الفقه رحمه الله يعني للفقاهه الشافعيه لهم تفاصيل في هذه المساله دي. يعني وحتى تصورها يعني فيه شيء من الغرابة رحمه الله نعم ويمكر دفاته وانته من المصلى ويطمئن في سجوده وأما تسلح في فقال أصحابي يسبح بما يسبح بي في سجود الصلاة فيقول في ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى ثم يقول اللهم لك سدفت وبك آمنت ولك أستمت سجدوا به الذي خلقه وصوره وشق معه وبصره في حوله وقوتي تبارك الله أحسن الخلقين ويقول يخدوا صرف الملائكة في الروح فهذا كله مما يقول في سجود الصلاة قالوا ويستحق ويقول عندما سأل عما يقول في السجود قال سجود الصلاة يعني أصد هذه الأحاديث هذا الحديث الاخير هذا الذي قبل الأخير في مسلم أحسن الخالقين وقدروه يعني أنه في سلوك تلاوه لكن ليس بذات القوة هذا قال قام محمد يعني أنا أعرف فيه هذا يقول فيه أما غيره ليس بذات القوة لكن على ما زال العلماء رحمه الله يذكرون هذا نعم قال ويستحب أن يقول اللهم اكتب بها عندك أجرة واجعلها لي عندك بطا وضع عني بها جزرة وقبل منك ما قبلتها من عبدك داود صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء رواه رواها روا... الترمي روا... واستغربه نعم وهذا دعاء قصيص بهذه السجدة فينبغي أن يحافظ عليه وذكر المستاذ اسماعيل الضرير في كتابه التفسير ان اختيار الشافعي رحمه الله في دعاء سدودا ان يقول سبحان ربنا سبحان ربنا ان كان وعد إن كان وعد ربنا لمقوله وهذا النقل عن الشافعي غريب جدا وهو حسن كان ظاهر القران يقضي مدحا قاله في سدود فيستحب فيستحب ان يجمع بين هذه التركين كلها ويدعو معها بما يريد من امور الاخره ويدعو و... و... يجمع ويدعو و... نعم فيستحق أن يجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعو معها بما يريد من أمور الآثرة والدنيا وإن على بعضها حصل أصل التسبيح ولو لم يسبح بشيء أصل حصلت سجوده كسجود الصلاة ثم إذا فرى من التسبيح والدعاء رفع رأسهم كبراً وهم يفتقع إلى السلام في قولان منصوصان لشكله مشهوران أصح ما عند رميز أصحابه أنه يفتقع لافتقاره إلى الإحرام ويصير كصلاة الجنازة ويؤيد هذا ما روح ابن أبي داود الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ السجدة سجدة ثم سلم والثاني لا يفتقر السجود لتلاوة كسجود تلاوة في الصلاة ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فعلى الأول هل يفتقر للتشهد فيه وجاء اصفره ما لا يفتقر كما لا يفتقر إلى القيام فبعض أصحابنا امام معمر مثله ويقول في التشهد والسلام ثلاثة اوجه اصحها أنه لا بد من السلام دون التشهد والثاني لا يحتاج إلى واحد منها منهما والثالث لا أبت منهما قال من السلبي يسلم محمد بن سيرين وابو عبد الرحمن السلمي وابو الأحواصي وابو قلابة واسحق بن رعوي فمما قال لا يسلم الحسن البصري وسعيد بن دبي وإبراهيم النقعي ويحيى بن وثابين والأحمد وهذا هذا رواية أنا يقول المذهب عندنا أنه يسلم ولا يتشهد المذهب عند أحمد أنه يسلم ولا يتشهد هذا المشهور من المذهب، لكن قوله هنا أحمد هذا رواية في المذهبنا، وهذا قوله في حال الأول والثاني في المذهب أحمد يكبر إذا سجد ويتشهد وهو يسلم لا يتشهد، يعني يكبر في حال يعني الركوع حال في حال الرفع، في حال الركوع حرف هذا المذهب عند الحنابلة. وهذا كله في الحال الأول هو السجود خارج الصلاة والحال الثاني أن يسجد لتلاوة في فلا يكبر الإحرام ويستحق أن يكبر للسجود ولا يرفع إليه ويكبر للرقع من السجود هذا هو الصفير المشهور وقال علي, وقال علي أبي من لا يكبر للسجود ولا والمعروف الأول وأما الأذب في هيئة السجود فعلى ما تقدر في إلا أنه كان إماما أن المأمومين أنكم يخسرون تقوير ثم إذا رافعني سجود قام ولا يجنس للإفتراحة بلا خلاف وهذه مسألة الغديدة قل من نص عليها ومن نص عليها القاضي حسين والبغوي والرافعي وهذا الخلاف سجود الصلاة فإن القول الصحيح الموصوفة للشجعي المختار الذي جاءت تلك الأحاديث الصحيحة البخاري وغيره استحباب جلسه جلسة للترحّي عاقب زادة من رفع الاولى من كل صلوات ومن التلاّتة في الرباعيات ثم إذا رفع رتّأو من سبب التلاوتي فلا بد من الانصاب من أن قائما والمستحب إذا انتصب قائما أن يقرأ شيئا ثم يركع فإن انتصب ثم ركع من غير ترّحّي جاز فصُل في الأوقات إذا تصب قائما أن يقرأ شيئا ثم يركع يعني لا حتى ما يلبس على الناس هذا. قصد هنا. فقط في الأوقات المختارة للتراع. اعلم أن أفضل قراءة ما كان من الصلاة ما كانت الصلاة. ومناب الشافعي وغيره أن تط... أن أن تطوير القيام في الصلاة أفضل من تطوير السنود. وأما قراءته في غير الصلاة أفضلها قراءة الليل والنصف الأخير من الليل أفضل من العود. والقراءة بين المغرب والعشاء المحبوبة. ما يروي هذا عن بعض السلف عن جماعة من السلف القلعة بين المغرب والعشاء. نعم. وأما تلاوة إنها لف أفضل بعد صلاة الصدق ولا تراء هذا في في وقت من الوقت معنن فيه وأما ما, ور... ما رواه أ... وأما ما رواهم أبي داود عن مع عن معان بن رفاعة عن شيخه أنهم قاله القراءة بعد العصر وقاله وقاله وتراثة يهودي فغ فغير, فغير مقول ولا أصله والإشاؤل الأيام يوم الجمعة والإثنين و... والإثنين والبارود ويومها أنا عندي هذا يعني يعني قالوا الاثنين الحين هذه من حمزه الصوص ولا لا هذا أحد الأسماء العشرة هذا الحين زاد, زاد ها يعني بعض أهل العلم المتاخرين أما الأولين ما عندهم الكلام ذا عندهم حتى الأولين عندهم لا لا لا الاسماء العشره الأسماء العشرة الحين زادوا ان الموديل ألفين واربعة عشر هذا الحين ألفين واربعطاعش زادوا عليه صار اثناش يعني زاد المية عشرة فيما لا عام إلا والذي بعده شر منه ليومين في الشهر نعم فصوم الاثنين ويوم الجمعه والاثنين والخميس ويوم عرفه ومن الاشهر العشر الاخير ام من رمضان ولا اول من ذي الحجه ولا من ذي ومن الشهور رمضان ف اذا اذا ذو إذا أرتج على القارئ فلم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى إليه فسأل عنه غيره فيمضي يتأدب ما جاء على عبد الله مسعود وإبراهيم النخعي وبشير بن أبي مسعود رضي الله عنهم أن قال إذا سأل أحدكم أقو على يقين فليقرأ ما قبل ثم يثبت ولا يقول كيف كذا وكذا فإنه يلبس على فص إذا أراد أن يصدق بآية فلو أن يقول قال الله تعالى كذا ولو أن يقول الله تعالى يقول كذا ولا تراحت في شيء من هذا هذا هو الذي عليه عمل السلف والخلص وروا ابن أبي داود عن, مطر عن, مطر عن مطرفة ابن عبد الله عن مطرفة ابن عبد الله ابن الشسيري الثابعي المشهور قال لا تقول إن الله تعالى يقول ولكن قول إن الله تعالى قال وهذا الذي أنكره مطرق رحمة الله سلاك ما جاء به القرآن والسنة وفعلت الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنه فقد قال الله تعالى والله يقول الحق يعني بعض العلماء رحمه الله قد يكون قال شيء يعني ما انتبه له مثل الذي ينهون عن قول يعني رمضان من دون شهر يعني حكى البخاري رحمه الله في الصحيح وقوب عليه يعني قول بعض الناس هذا انه يكره هو والد أنه إذا جاء رمضان قال نسان سلم احيانا بعض العلماء ما يستحضر النص شيء شيئا هذا سببه في قول مطرف رحمه الله رحمه الله وفي صحيح مسلم عن ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عزوجل من جاء بالحسنات فلو عشرة وفي صحيح البخاري في تفسير قوله تعالى: ما تحكمون. قال ابو صالح يا رسول الله إن الله تعالى يقول: لن تناول صلاحتهم ما فهذا كلام أبي صالح بحذف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح عن مصروك عن مصروك رحمه, رحمه الله تعالى قال: قلت رضي الله عنه ألم يقول الله ولقد رأى ولقد رأى ولقد رأى فقالت أو لم تسمع أنما تعالى يقول لا إدريكه الأوصال أو إدريك الأوصال أو أو لم تسمع أنما تعالى يقول وما كان لبشر أن يكلموا الله إلا وحده من وراءه جل الآية ثم قال في هذا الحديث والله والله تعالى يقول أي ورسول بل لم أزل لك ربك ثم قال والله, والله تعالى يقول قل لا يعلم من السماء وال earth الغيب إلا الله وناظر هذا في كلام السلف والخلف أكثر من السفسرة والله تعالى أعلم فصل في آداب الصمت وما علق به وفي مسائل الأولى في وقته فتقدم أن الختم يقال وحده يستحب أن يكون في الصلاة وأنه يستحب أن يكون في راتع سنة الفجر وراتع سنة المغرب وراتع سنة الفجر أفضل وأنه يستحب أن يختتم ختمة في أول النهار في دوري في دوري ويوم يختتم ختمة أخرى. أن يقدم ختمة في أول النهار في دور ويقدم ختمة أخرى في أول الليل في دور أخرى، وأما من يختم وأما من يقدم غير الصلاة والجماعة، الذين يقدمون مجتمعين، فيستحق أن يكون ختمهم في أول النهار أو في أول الليل كما تقدم أو أول النهار أفضل عند بعض العلماء. المثل الثاني يستحق صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوم النها أن الشرع عن صيامه. وقال رواه ابن أبي داود بسند صحيح أن قحط بن مصري وحبيب ابن أبي ثابت والمسي من رافع التابعين, التابعين الكوفيين رحمه رضي الله عنهم أجمعين كانوا يصبحون في يوم الذي يخدمون فيه القرآن صياما المسألة الثانية المسألة الثالثة يستحق قضول مجلسي أخذ القرآن بغلتا متأكدا فبعملنا قالوا المسيب التابعين التابعيين الكوفيين رضي الله عنهم أجمعين كانوا يصبحون في اليوم هذا الذي سأل عنه الأخ الكريم هذا قبل قليل قال في أشياء هنا في, في عند النور قال يستحب وهذا يعني ما لها دليل هو الحقيقة ترى طريقة السلف رحمهم الله أنهم إذا روي الشيء عن أئمة الصحابة أو رأيهم عن أئمة التابعين ولا تابعين يعني ما يقولون شيء هذا الإمام أحمد حصل له أشياء قال الإمام أحمد يعني رايتهم راي سفيان والبرم ما يسمعونه وكذلك هذا الإمام الشافعي قال هذا الكلام يصنعه الناس في مكة يعني التكبير وهكذا يعني الإمام مالك رحمه الله يقول في موطئه كثيرا هذا الذي ادركت عليه أهل العلم ببلدنا بلدنا ويذكر قول القول بالمسيب وحيانا يذكر قول ربيعة ربيعة نبي عبد الرحمن وربيعة الرائد فما زالهم رحمة الله عليه يعني ينقل عليهم عنه هذا ونقل عن بحني حنيفه كلام في هذا يعني قرأت الأسود وفلان محمد يسمعونه فهم حكذا يعني فهذا من جزيري رحمه الله لما جاء إلى مبحث البسمله في النشر جاء واورد هذا يعني صيغه البسمله عفوا صيغه الاستعاذه في النشر قال رحمه الله اورد المنقول عن الصحابه والتابعين في هذا وقال قال نقتصر على هذا فإنما نحن متبعون لا مبتدئون هذه كلام عظيمه الحقيقه يعني فالمنقول عن السلف ما زال الائمه يعظمونهم من شيخ كلام العلماء قبلهم يعني من التابعين ومن الصحابه نعم ليس بالضروره ان نتجد شيء احيانا منصوب عليه عليه محمد صلى الله عليه وسلم نصا لكنهم ما زالوا يستنؤون هذا يعملون خذ المسائل مسائل لما محمد انا ودي الاخوان بس يقراونها يقراون المسائل في من طريقه رحمه الله الائمه في تعظيم من قبلهم من اهل العلم نعم المسابة الثالثة يستحق حضور مجلس خفل القرآن في إحضارة متأكدة فقثبتك الصحيحين إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بقول يوم يوم العيد فيشهد من خير ودعوة المسلمين وروا, وروا الدارمي وابن أبي داود الإسنادين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل رجلاً يراقب رجلاً يقرأ القرآن فإذا أراد أن يقدمه على ابن مسعود على ابن عباس في أشهد ذلك وروى وروى وروى ابن أبي داود بسنابيني صحيحين عن القتال التابعي الجليل صاحب آنسة رضي الله عنه قال لأن آنسة دمارك الله جعله إذا خطر القرآن جمع أهله ودعه وروى بسنابيه بسنابيه صحيحة عن الحكم ابن عدي بدأ التابعي الجليل قال أرسلاء أرسل إلي مجاهد وعبدة ابن نابي لبابة فقال إن أرسلنا إليك لأن أردنا أن نختم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن وفي بعض الروايات الصحيح أنه كان يقال إن رحمة تنزل عند خاتمة القرآن هذه الكلمة قد رؤيت عن جماعات من السلف إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن نعم. ورواه بإسناد صاحب النذير قال كان يجتمع من عند ختم القرآن يقولنا تنزل الرحمة المثل واضع واستحب الدعاء وعاقب الختم استهبابا متأكدا لما ذكرناه في المسائل التي قبلها وروى الدرمي بإسناده عن سميذ الأعرابي قال من قرأ وأنه مدعى دائما قال دائما قال من, من قبلها أنه قال أنه قال من قرأ وأنه مدعى من على دعائه أردعت آلاف منك وينبدأ أن يلحق الدعاء وأن يدعو بالأمور المهمة وأن يقترى من ذلك في المسلمين وصلاح صلقانهم وسائر ولاة أمورهم وقد روى الحاكم عبد الله أن, أن, أن يتابري بإسناده أن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن أكرم دعاء المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقد قال نحو ذلك وقد قال نحو ذلك غيره في فيختار الدعوات الجامعة كقول الله أصبح كل يرد عوات التي قالها المصنف أراد بها التعليم هو رحمه الله لأنها ما بعضها ما لها أصل في السنة وبعضها لا فيه لا أصل لكن أراد رحمه الله التعليم بهذا نام تقول اللهم الله أصل قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بفسنا <تصفيق> وذينا بالتقوا وجمعنا خير الخير والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا اللهم اجترنا من يسرى وجلدنا العسرى وأعذنا من, شر... من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا وأعذنا من عذاب النار وعذاب القر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجاج اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعذى والجنى الله هذا, مصرح. مصرح. هذا... هذا الله من نسألك الهدى والتقى والعبث. هذا الصح من الاثنين أو ثلاثة المسحة رضي نعم. اللهم لنا السعود وكعبياننا ووادياننا وقواتنا واعمالنا وانفسنا واهلنا واحبانا المسلمين وجميع ما انعمت به علينا وعليهم من امور الاخره والدنيا اللهم ان سلك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاطراء والجمع بيننا وبين احبابنا باذن كرامتك بفضلك ورحمتك اللهم اصح اولاد المسلمين ووفقهم للعدل في رعايه في رعايتهم رعاية والاحسان اليهم والتصرف عليهم, عليهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم وحذبهم الى رعايته وحذب الرعايه اليهم بوضع دينك اللهم صل مستقيم المستقيم والعملي وواثق دينك القوي اللهم انصر اللهم انصر عبدك سلطان سلطاننا واوثق لمصالح الاسره والدنيا وحبه الى رعايته وحب الرعايه اليه ويقول باقي الدعوات ويقول باقي من الكره في الجمله الاولى ويزيد اللهم محمي نفسه وبلاده وسلط وصنت وباعه واجناده وانصره على اعدائه وعلى اعدائه وسائر المخالفين واوثق ازاله الانحراف واظهار المحاسن وأنواع الخيرات وجد الاسلام بسد به ظهوراً ظاهراً وأعزك ورأيكه إعزازاً ظهر الله أصح حول المسلمين وأرسس إسعارهم وأمنوا في أوطنهم واخرضوا لهم وعادي مرضاهم وانصر جوشهم وسلم غيابهم وكك أسرهم واشف صدورهم واشف صدورهم وأذهب صدور غير قلوبهم وألب بينهم في قلوبهم للإيمان والحكمه وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أيه بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهن إله الحق واجعل منه اللهم اجعلهم آمنين بالمعروف ذاعين بإناهن عن الممكن مجتنبين لك وحاصل على حجودك ذائمين على طاعتك متناصفين متناصفين اللهم اصلهم في أفعالهم وأخوالهم وبارسنهم في جميع ويفتح ويفتح دعاءه ويفتتح ويفتتح ويفتتح دعاءه بقوله الحمد لله رب العالمين ويكافئ هذا هذه يعني لو انه رحمه الله ذكر الادعيه في القران يعني وهي جوامع من شك في القران ادعيه كثيره ذكرها لو ذكر هات الادثار التي في الصحيحين انا اظن انه احسن من هذا الحقيقه الذي اورده المصنف هذا يعني ما في شك انه هؤلاء نعم ويكتب عدوها ويقدمه ويقدمه الحمد لله رب العالمين الحمد واجبنا وما ويكافى مزيدا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبرك على محمد وعلى آل محمد, محمد كما برك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. المسألة تفهم إذا استحب وإذا فرغ من ختمه أن يشرع فقد هذا صحيح أن يشرع في أخرى عاقبها. فقال استحب والسلف هذا أن إذا انتهى من ختمه أن يشرع في أخرى يعني ويكون هكذا في. يعني دوره وهذا حاله هذا يعني قد نقل هذا الداني رحمه الله وعطال في جامع جامع البيان وجمع من الأئمة في كتاب الكامل له وجمع من أبو العالي الهمداني في كتاب التمهيد له وجمع له في الحمد الأئمة وكذلك ابن جزلي رحمه الله في آخر كتابه النشر جمعه بفصول طيبة جمع أثار السلف في هذا نعم. واحتجوا فيه بحديث أنسا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الأعمال الحل ورحلة تيل ومعثنا قال اكتساح القرآن وختمه نعم هذا الحديث الحقيقة المؤلق هنا أصاب الحقيقة في انتقاده أو في ذكر انتقاد الحافظ من حجر له لأن هذا الحديث يعني الذي هو حديث يعني يعني حديثا يعني واهي حقيقة لكن أحسن منه الحديث الذي ذكره هو المعلق هنا في حديث ابن عباس اللي هو قال أيوب العمل الحب إلى الله قال الحل المرتحل قال مهل المرتحل قال الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كل محل مرتحل هذا الحقيقة رواه الترمذي يعني والحقيقة هو يعني عن ابن عباس من حديث ابن من عن ابن عباس هو المحفوظ إرساله عن زهار من أوفى موسى عن خالد هذا هو المحفوظ وهو الأصح كما قال الترمذي رحمه الله وعلى كل حال ما زال أهل العلم يحتجون بالمراسيم. يعني ما زالت عندهم يعني كما قال أبو داود رحمه الله في سالة لأهل مكة ما زال السلف يعني يحتدون بالمراسيم وموضع مالك لك مليء بالمراسيم وإنهم للشيخ مليء بالمراسيم المسائل ما لهم مليئة بالمراسيم ما زالوا يأخذون بعمل بيعمل عملها إذا ما كان فيها مصادم للنص على ما زالوا يعملون بها وهذا من هذا القبيل لكن كان شيخ مشايخنا الشيخ الخليجي رحمه الله محمد بن الرحمن الخليجي قرأته نظمه في التحريرات وشرحه على الشيخ الشيخ محمد عبد الحميد رحمه الله عليه رحمة واسعه رحمه يعني وقرأت من مضمانها العشر الكبرى وكان له بحث في آخرها كان يتكلم عن هذا وكذلك في حل المشكلات يعني كان يرى أن قول القراء بحل المرتحل ان يقرأ من أول البقرة إذا انتهى من ختمه قرأ من فاتحة وخمس آية من البقرة يقول هذا غير صحيح ما في دليل عليه من يعني ما كان الصلاه عليها قد بعض المتأخرين من القوره بل القول, القول في هذا الحديث أن الحال المتقن فلا هو صحيح ان الحال المتقن المراد به ان يتابع الختمان ما يكون الانسان ان يختم اليوم ختمه وبعد شهرين ثلاثه شهور بختمه الثانيه لا يريدون وصل ختمه بالاخرى هذا وصل جنس لا وصل اي في آيات معينه وهذا الحديث كما تلاحظون في المصاحف المتاخره القرء يبغون يش البقرة وخاء العفوان فاتحة وخاء خمس الآية من البقرة كذا هلا هذا هذا المتاخرة من المصاص العتيق القديم هذه هذا لأن الأولين ما عندهم التفسير لا اللي هو أنه يلحق ختمه بختمه كلام الشيخ خليجي رحمه الله يعني كلام متيحين على كل حال مشاكل في هذا واضح يعني أصلحوا صلحوا لو قرأوا لو قرأوا القرآن ما قرأوا الجرسي يلعبون بعون نعم الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القران ثبت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن كريم الداري رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أدروا النصيحة لمن قال الله ولكتبه ولرسوله ولئمة المسلمين وعامته قال العلماء رحمه الله تعالى النصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلامه النازي تعالى وتنزيله لا يشفيهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم ثم تعظيمه وحق وتحسينها والذب عنه وتعرض, وتعرض والتصديق بنفيه والوقوف مع أحكمه وتفهم علومه وانتاجه والاعتبار بموارده والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث, والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء له وإلى ما ذكرنا من نصيحته فقد اجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الاطلاق وتنزيحه وصيانته واجمعوا على أن من جحد منه حرفا مما أد... مما اجمع عليه او زاد حرفا مما لم يقرأ به أحد وهو علم ذلك فهو كافر. قال إمام الحافظ أبو الطيب القاضي عياد رحمه الله تعالى: أن من لم يستقص بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه أو سبب به ما أو جاهد حق منه أو كذب بشيء مما صرف به فيه من حكم أو خلا أو أثبت ما نف أو نفى أو نفى نف نف نف ما أثبت وهو بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر بدمار المسلمين. وكذلك إن جاهد التوراة أو الإنجيل أو كتب أو كتب ما على المنزلة أو كفر بها أو سبها. أو استقص بها قال وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتنوى في جهين أكتر المكتوبة في المصحف الذي بهذه المسلمين مما جمعه مما جمعه من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس كلام الله تعالى ووحيه المقدن على نبيه محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأن جميعنا فيه حق وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر ما كانه أو زاد فيه حرفا مما لم يستمر عليه المصحف الذي وقع عليه في الجماعه واول جميع عليه أنه ليس بقرآن عالما لكل هذا فهو كافر قال أبو عثمان ابن القلا ابو بن حداد جميع من ينتحل التوحيد جميع من ينتحل التوحيد متصدقون جميع من ينتهل التوحيد متمتّقون على أن الجهاد بحرف من القرآن كفر، وقد قد تتفق اتفق فقهاء بغداد على افتتاده على افتتاد ابن شنابودا الشابود المقرّد. شنبودة المقرد شنبودة ابن ابن شنابودا المقرّد أحد أئمة المقرّين المتصدرين بها معذّب مجعد لقراءته لقراءته و إقراءه بشواذ من الفروض، بشواذ من الفروض مما لبث المصحف و عقدوا عليه الردوعي. وعقدوا عليه بالرجوع عنه والتوبه منه سجلا سجلا سجلا لا, سجل سجل لا باس هذه ولا هذه سجلا يعني اخذوا عليه محضر كتبوا عليه ابن شنبوت هو لعله في عصره لا يوجد أعلم منه لا بالمجاهد ولا غيره ولعله اعلم من كل هؤلاء الذين خالفوه لكنه زل هذي الزله الخطير راى انه يجوز القراءه في الشاب فصار يقرا كل سفينه صالحه غصبا سافر عباس خلال القراءه بالدرده اي قراءه هذه قتاله عفوا بالدرده قال والذكر والانثى يعني وما خلق الذكر والانثى وهكذا فامضوا الى ذكر الله قراءه عمر فامضوا إلى ذكر الله هذه كلها صحتها الاسانيه لكنه ما يدرينا لعلها من مما نسخ انت تدري ان سنها يعني العضله الاولى والعضله الاخيره ولا نسخت ولا ما نسخت لذلك ليس للانسان ان يزيد في هذا ولا يحل يعني يزيد في شيء من ذلك وقال بعض الاخوه ان ابن الجزري رحمه الله رجع عن مساله التواتر يعني وقال في جواز القراءه للشاب لانها امحكاها الا طوره ما ذكرها في النشر هو وفي النشر قال فلم اترك حرفا من القراءه الصحيحه التي قرات بين يدي من عوضتي الاخيره الا ذكرتها في كتاب النشر ومهما ذكرها اذا ما فهمت كلامه غلط الجزري ليس هذا كلام ومسجل على كل حال هذا يعني شرح كلام جزء رحمه الله في شرح كتاب النشر الألف على هذا لكن اقصد أقصد هنا أن ان ابن شنابود رحمه الله قال قولا هم جاء بعده بنقسم فبنقسم أشد كان يرى أن ما ال يعني في الرسم إذا صح في الرسم ولو لم يصح في النقل يجوز القراءه به قل هذال قال إن قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف فلما سياسوا منهم خلصوا نجية قال خلصوا نجوبا يعني على النجائب لهم بعرين الطيبة الفتية القوية فسيا خلصوا نجوبا على شكمها جناية حقيقة يعني على, على كلام الله والأجدال فعقد لهم محضر وقد أصابوا والذين عقدوا لهم محضر لأن هذا بلاء مثل هذا بعض أحد أنه جير الدولة أحد الدول الاسلاميه هو أحد من طلبة العلم حريثا على اثار السلف ذا ويقرأ على الناس ويقول يغلقا فانضوا إلى ذكر الله دعني ليتها بكتاب هذه يعني الحقيقة أن هذا جناية وجهل بعض الناس ودعوى أن الإمام أحمد روي عنه جواز القراءه في الشاذ يعني وذكر أشار الله هذا ابن قيم هذا كله خطأ في فهم كلام العلماء الشاذ عند السلف له مصطلح لا بد أن تفهمه وعند المتأخرين له شكل ثاني لا بد أن تعرف هذا والذي يريد قراءه الشاذ انا ارى انه مش ستاط الذي بيقوال الشاذ ذا كما عقد لهذا المجلس عقد هذا المجاهد غلط يا شيخ خل واحد من القراء الائمه القراء يوافق الان ولا أئمة القراء يوافقونك على هذا فشتنا غلط فادح وفهم كلام الائمه الحقيقه يحتاج الانسان عاقل ورغم ما ذكروه في القران يا شيخ هل انت ترى هنس ولا لقيتها في الكتب ده. ورغم ما ذكروه في القران إذن لا يتركوا شيء من كلام الله إلا أنهم يفهمون هم فهم أنت ما تفهمون أنت إن ظاهر الكلام لذلك نقول أن بغير لساني يتقي الله عز وجل في انتهاء الأراء المحاخية في اليوم طالب النوى إبراي هذا القرآن ما فيه إلا بهذا في أنا أجد ان نقول عن شيخ الإسلام رحمه الله يعني شيخ الإسلام هو معصوم رضي الله عنه رحمه كلام الايمان شيخ الإسلام لو أشوف الشيخ رسلان أنا أقبل يده أقبل لجلة لو أرأيته إمام أئمة المسلمين لكن يسلم من أغراب إذن يرجم كان على كلام الشيخ رسلان تنكر على عمر رضي الله عنه يقول بعد عمر خالف شيء في قصة إجام الحكيم أليس كذلك مع ذلك نمسى صلى الله عليه وسلم ما زال الناس فيه يخفى عليه شيء من القرآن هذا الإمام احمد رحمه الله قال بتشريف قراءة حمزة تعرفون هذا ولا لا عندنا في مدهوم نص عليه في الكشاف ونص عليه في يعني في شرح المنتهى، منتهى في منتهى الإيرادات وفي المبدع هو زاد عليها في وزاد عليها في وين حن أبي عم، فلذي من نقول عنها؟ لكن مع ذلك حكى بال بال رحمه الله في زي الطبقات رجوع الإمام أحمد، وهكذا حكى عن المبلغ رحمه الله لما بوي له الأمر، هذا الإسلام حديث الشيخ من الخبر يعني في تاريخ الإسلام سبحان الله هذا شرح جذريه. اللي هو ملع للقائل إمام من عيلة المسلمين رحمه الله وانا أصح تطغيرات كل كتبه في الفقه الحنفي وكذلك في كتبه في شروح المسلمين امام إمام رحمه الله أنكر في قصر الحفص هو موجود عندنا في طيبة ما زال المسلمون يطلقونه وليس كذلك وهكذا ابو شامه يعني جوز اشياء من الوقف لحمزة وهيشام وهو غلط يعود نحويه ليست أوجهة ادائيه ما شاء الله ترى يا اخواني لكن الميزات هذا العلم رحمه الله يعني من رحمه الله ان هذا العلم هو نقل صدر والله العظيم انا احلف بالله الذي باذن تقوم السماوات والارض والله ثم والله ثم والله لو رفع هذا الكتاب رفعت كتب القراءة من الدنيا كلها امليناها من صدورنا الحمد لله القراءه العشر كامله لماذا لانها نقل صدر شيخ ما هي نقل كتب يعني احد الاخوه مره قال لي وهو يقرا عليه في الطيب الطيبه يقرا هذا وجو حمزه قلت يا هذه حاله من الاجابه قال هذا النشر شو النشر اما جاء بالنشر واذا الكلمه النشر صحيحه لكن محققه مصحفه فقط هي تصغيب قال تحقيقا وهي تخفيفا لاحظتوا الفرق هياجد ذلك انت اذا جلست بين يدي رجل من ائمه القراءه ولا من علماء القراءه ما يمشي معك بيقرا ويطبق لا هذا الانسان اللي بيقرا ويطبق لا هذا مو من ائمه القراءه يشيش. هذا ابن حلال رجل طيب ويسمى عند الفقهاء العلماء قديم صحيح الكتاب هل الألف الغد الشيخ صحيح الكتاب يعني ما يصلح ينقل إلا من كتاب اللي نقله لكن تريد يمشي على الأرض ويقرأ ويحفظ ويتصدر للقراءة ويرب على هذا وهذا ويصحح على هذا وهذا حديثين رجالها والدووين كتابهم محساوي الحورود رجال محساو؟ الحورود رجال القرصان يقرضون بها الرداءوي كتابهم محساوي الذين اشتغلوا بالقراءة يعرفون هذا الكلام فنقصد من هذا كله أيها الأخوة أن هذا العلم هو نقل صادر يعني شيخ الإسلام وكذلك ما نقل عن عبد الله بن إدريس ونقل عن يعني بعض السلف من انتشار أشياء هو مستهدف رحمه الله عليهم فيها أشياء لكن ينبغي أن نعرف أن أن نحق أن كلام الله أحب إلينا من كلام الناس وشو سبحان الله كلام عبد الله بن إدريس وغيره لو لاحظتم وش صار وقف الناس عن قراءة حمزة لا ما زال الناس سبحان الله وهكذا الكسائي أحد وجفاء من علماء القراءة يمكن بعضهم ما يذب عن كلام أقل ولا أسمع به ليه لأن الله أراد يحب هذا الدين وجعل أقوال هؤلاء العلماء في إنكار شيء من القراءة عجوبة يتحدث بها كل اهل العصر شوفوا كيف على جلاله الإيمان من الأئمة كيف يشبه الله خيص عائل. وإذا أردت أن تستكبر هذا أنه في نفسك عظيم فعظم عمر أكثر من تعظيم من جاء بعده من عصر كذلك؟ عمر رضي الله عنه ما الذي حصل انكر ونقل عن ثلاثه من الصحابه انكر في ثلاثه احاديث قصه عمر وقصه ابي هريره وقصه ابي بن كعب ثلاث قصص فيها انكر ضع الصحابه على الله ثم قال صلى الله عليه وسلم اقراوا قال احسنت وقال أحسن وقال فقال أحسن فقال أحسن اقراوا كما علمت هذا موجب على كل حال هنا يقع لبعض الناس هذا العلم يحتاج الى رجال يحملونه انتي ذات الله خير فقيب ولا محدد ولا مفسد اهلا وسهلا على كل انتوا اخوان دول عاملين والله لكن طلب القراءه هي لها صنعه صنعه رجال يعرفونها نعم قال واعقد عليه للرجوع عنه والتوبه منه سجلا أش... اشهد في على نفسي في ملك الوزير ابي علي بن مقله سنه ثلاث وعشرين وثلاثمائه واتى بمحمد بن ابي زيد دي فيمن قال لصبي لعن الله معلم. معلمك وما علمك وقال اردت سوء الادب ولم تلف القران قال يؤدب القائل قال واما من لعن المصحف فانه يقتل هذا اخر كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى ويحرم تفسيره بغير علم ولا بغير علم والكلام في معاني ما ليس من الله ولا حديث بذلك كثره والاجماع منعقد عليه وما تفسروا للعلماء فجائز الحسن والاجماع منعقد عليه فمن كان اهلا للتفسير جامعا للادوات التي يعرف بها معناه وطلب على ظنه مراده فتفسره إن كان مما يدرك بما يدرك مما يدرك بالاجتهاد كالمعاني والاحكام الخطيه والجريئه والعموم والخصوص والجعاريد وغير ذلك وإن كان من ما لا يدرك بالاستعداد كالأمور التي طريقها النقل وتفسير الألف الغوية فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جامع المعتمدين من أهله وأما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لادواته فحرام عليه التفسير لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله كمن المعتمدين المعتمدين من اهلهم ثم المفسرون برايي من غير دليل صحيح على الله كلام متين الحقيقه ثم المفسرون ثم المفسرون برأيهم من عيد دليل صحيح أحساب منهم من يحتاج بآية على قصر مذهبه وتقوية خاطره وتقوية خاطره مع أنه لا يغلب على ظنه أن ذلك هو المراد من آية وإنما يقصد ظهور على قصره ومنهم من يقصد دعاء إلى خير ويحتاج بآية من غير أن تظهر له دلالة لما قالهم وهذا مثل ما قال ابو القيم الله أما عكا أما بعض المتصويفة أنهم يقولون في أشياء من تفسير القرآن يكون كلام جميل لكن القرآن ما يدل عليه وهكذا اللي يعني في التفسير العلمي الآن اللي شغلوا الناس فيه يعني يكون قد يكون كلامه صحيح لكن القرآن ما يدل عليه هذا ينبغي أن تبي له الإنسان ينبغي إشغال الناس بالشيء الوارد أكثر الناس يجي حتى يشتغلون بهذا اكثر ما يعرف تفسير القرآن ولا يعرف الأحكام ولا يعرف معتن نقل بها ولو سألته في حياته نقرأ التفسير ولو مختص على علماء يعني التفسير قال لك لا كيف حل لك أن تفسد كلام الله عزوجل ما تعرف ما ترى في حياتك ولا تفسير جلالي كيف حل هؤلاء الخوض في كلام الله احنا شكلها هذه خطا فادح نعم قال من يفسر الفضة العربية من غير رق على ما عند الأهل وهي مما لا يأخد إلا بالسماع من أهل العربية هذا التفسير تبين مع النقطة ويعودها وما فيها من الحف والاقتصاد والإضمار والحقيقة والمجاز والعموم والقصص والإضمار والبيان وتقدم التأويل وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر ولا يثبت ذلك معرفة العربية التفسير وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر ولا يثبت ذلك معرفة العربية وحدها بل لا بد معها من معرفة ما قاله أن فيها. فقد يقولون مجتمعين على ترك الراجل أو على إرادة الخصوص أو الإضمار أو غير ذلك مما هو خلاف الضائف وكما إذا كان النظم مشتركا بين معاني فعلمان في موضع أن المراد إحدى المعاني ثم كسر كل ما جاء به فهذا كله تسير بالرأي وهو حرام والله تعالى أعلم يحرم المراه في القرآن والبدال فيه بغير حق ومن ذلك أن تظهر له دلالة, دلالة الآية على شيء الخالق مدهبا ويحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه فيحملوها على فيحملها على مذهبه ويناظر على ذلك مع ظهورها مع ظهورها له في خلاف ما يقول واما من لا يظهر له ذلك فهو معذور وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال المراء في القران كفر فالخطبي قيل المراد بالمراء الشك وقيل الجدال المشكك المشكك فيه وقيل هو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر و وصاياه هذا كله من أنواع المراء نعم، فص ويمد لمن أراد سؤالا عن تقرير آية على آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول ما الحكمة في كذا، فص يكره أن يقول نسيت آية كذا بل يقول انسيتها انسيتها أو أسقطها. فقد تبعت الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم نسيت آية كذا وكذا بل هو نسيء وفي لواج الصحيحين أن أيضاً بإثما ل أحدكم أن يقول نسيت آية كي كيف, كيف وكيّة بل هو نسيء وتابت الصحيحين أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقرأ فقال رضي الله لقد لقد أن أذكرني لقد اذكرني آية فكرة. ايه كنت اسقطها وفي روايه صحيح كنت أنسيتها وانما يعني اسقطتها رو... يعني, أسططها... يعني أسططها نسيانا لا عمد هذا معنى روايه هنا وأما ما رواه ابن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السلامي فبعي الجليل أنه قال لا تقل أسقط آية كذا بل قل أغفلت فهو خلاف ما تبدأ في الحديث الصحيح والاعتماد على الحديث وهو جواز أسقط وعدم الكراحة فيه فص يجود أن يقال سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وكذا الباقي ولا كراحة في ذلك وكره بعض المتقب من هذا وقال يقال السورة التي تذكر فيها البقرة والسور جاء آل عمران والصورة التي يذكر كامتا وكذلك الباقي والصواب الأول فقثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله سورة البقرة وسورة الكافي وغيرهما مما لا يحصى وغيرهما مما لا يحصى وكذلك عن الصحابة رضي الله عنه قال ابن مشعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة وعن في الصحيحين قرأتوا قال وعن الصحيحين قال قرأتوا عنه أنه قال قرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء والأحاديث وأقوال السلك في هذا أكبر من أن تقصر وفي السورة لغتان الهمز وتركه والترك أقصح وهو الذي جاء ومن من ذكر اللغتين ابن قتيبة في غريب الحديث طب. ولا يقرأ أن يقال هذه قراءة أبي عمرو أو قراءة نافع أو حمزة أو الكفائي أو هذا هو المخضر الذي عليه عمل السلف والخلط من غيره وروى وروا ابن أبي داود عن الرحيم النقاعي رحم الله نو قال كانوا, ي... كانوا يترابون أن يقال سنة... سنة كلان وقراءة كلان والصحيح ما قدمناه فما يمنع الكافر من سماع القرآن لقول الله عز وجل وينأخذ من المشيكين سجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله ثم أبنئه مع منع ويمنع المسحة وهل يجوز تعليم القرآن؟ قال أصحاب إن كان لا يرد إسلامه لم يجوز تعليمه وإن غض اسلامه فيه وجاه أصحو ما يجوز رجاء الإسلامه وثني لا يجوز كما لا يجوز بيع المسحة من منه ولن غض يإسلامه وهذا يعني هذا القول الثاني الحقيقة من غرائب الأقوال رحم الله من قاله واما لذا واينه يتعلم فهل يمنع فيه وجهه؟ في وجاهه اختلف العلماء في كتابة القران في الناء ثم يغسل ويسقىه المريض فقال الحسن ومجاهد وابو قيلانه والاوزاعي لا باس به وكرهه النقح كان قايل ف... بعض مشايخنا يعني كان الشيخ الشيخ الشهبوي صاحب المسجد رحمه الله كان يفعل هذا يكتب يستر بالزعفران كذا يعني يضعونه يعني يعني يجعلونه من افقيه نعم وهذا هو كل حال بعض السلف قال القضي حسين والبرو والبغوي وغيرهما من أصحابنا ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرها من رطعمتك لبات بأكلها قال القضي حسين ولو كتب على قشبة كرها إحراقها إلا إذا خيف عليها الامتحان، فإنها يدفنها ولا يحقها إلا أمكان ولا يعني يحرقها حتى ما تنتهن نعم فصد مذهبنا أنه يقرب نقش الحيطان والسياد بالقرآن وبأسماء الله تعالى وقال عطوا لا بكتب بكثب القرآن في سيقبل في, في, في المسجد وأما كتابة الحروز من القرآن فقال ما لا بأس به إذا كان في يعني الحروز من القرآن التمائم من القرآن يعني يكون في مكتوب آية الكرسي ولا مثلا فاتحة ويعلق هذا قد اختلف فيه السلف شيخ محمد كما تعرفون في كتاب التوحيد حكى القولين عن السلف في كتاب التوحيد ورجح القول الثاني وهو الصحيح لانه يؤدي الى انتهاء ودخول الطفل به الى الخلاوي يبزق عليه الطفل يتعرض عليه الكبير ما يليق هذا نعم وقال لكتابه قول انكتاب الخروج من مرادف قال مالك لا ذا إذا اذا كانت في قصابه او جلد وقرذ وقلد وقال بعض اصحابه اذا كتب في الشمزي قرآنًا مع غيره فليس بحرام ولكن ولكن ولكن الأول فقث لكونه يحمل في حال الحدث وإذا كتب يصان بما قاله الإمام مالك رضي الله عنه وبهذا أقى الشيخ أبو عمرو أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى فقث النسيم مع القرآن الرقية روى ابن أبي داود عن أبي عن أبي دحيفة الصحابي رضي الله عنه وأسمه واه بن عبد الله وفيلا غير ذلك وعن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنه الكريم ذلك والمقتض أن ذلك غير مكروه، بل هو سنة مستحبة فقسبت عن عيشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوئلت عشي كل ليلة جمعت فيه ثم نفت فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسع بهما ما افتطاع من جثبه يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات رواج وفي ومسر كصحيحهما زيادة على هذا في بعضها قالت عيشت رضي الله عنه فلما شك كان يأمرني أن أفعل ذلك لي وفي بعضها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفلت على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات هذه يقول هنا المعوذات ثم في الرواية الأولى تفسيره السيرة أقوله والله وعز قل عبد الرب فلأقول عز رب الناس هذه دلالة الآن أن المعوذات تطلق على سورة الثلاث. نعم قالت عائشة رضي الله عنها فلما تقولا تقول كنت أنكت عليه بهمنا وأمسك بيدي نفس بيد نفسي لورعتها وفي بعضها كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه المعوذات وينفث قال أهل النغة ان نفق لطيف بلا ريح الباب استمر في الآيات والسورة المستحقة في أوقات وأحوال مقصوطة اعلم أن هذا الباب واسع جدا لا يمكن حصره لكثرة ما جاء فيه ولكن نشير إلى أكثره أو كثير منه بعبارات وجيزة فإن أكثر النبي نذكره فيه معروف للخاصة والعامة ولهذا لا أذكره الأذلة في أسل فمن ذلك السنة كثرة الاعتناء في تلاوة القرآن في شهر رمضان وفي العشر الأكير منه أكثر وليار الوزري منه آخر آخر ومن ذلك العرف الأول من الحجة ويوم عرفة ويوم الجمعة, الجمعة وياء وبعد الصبح وفي الليل وينبى أن يحاسب على طاعة سين والواقع وتبارك النبي يبي من فص رحمه الله فلنبي نحر طاعة سين والواقع وخصها رحمه الله لكثرة الأحاديث التي فيها وإن كان الحقيقة جموعها ليس بذلك القوي قالبها ليس بذلك القوي إن هذا سبب تختيصة رحمه الله هذه الثلاث هو مثلها أنا قلت غالبها نعم فصلت السنة أن يقرأ إلا حديث. حديث ياسين فيه كلامه وكذلك في الواقعة في خالب النطهمان وانفرض به على كل حال لكن ورد حديثي هذا عدة لكن امثلها هذا له تبارك نعم فط السنة ان يقرا في صلاة الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الاولى الف من تنزيل السجدة بكمالها والثانية لا تعالى الاسلام بكمالها ولا يفعل ما يفعل كثير من امم المساجد من لا على هيات من كل واحدة منهما مع تنقيط القراءة بل ينبغي ان يقرأهما بكمالهما ويدرج اختراعاته مع التنقيط فالسنة أن يقرأ يعني يعني يتخفف فيها ما فيها هذا مقصود كلام بل ينبغي يقرأهما هذا ما معناه خفف ولا زيدنا والسنة أن يقرأ في صلاة الجمعة الركعة الأولى سورة الجمعة بكاملها وفي الثالثة سورة المنافقون بكاملها وإن شاء في الأولى سد احمرار بك الأعلى وفي الثانية لا لا هذا حديث رواجي اتكلاهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليجتنب الاقتصار على البعض ويلتزم بالاختصار على البعض وليجعل ما قدمناه له والسنه ان يقرا في صلاه العيد في الركعه الاولى سوره ق وفي سورة قاف والسانيات صلاة الساعة بجمالهن وإن شاء سبح وهل أتاك فكلهما صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم وليست بالاختصار على الباب قص ويقرأ في سورة البسطة بعد الفتح في الأولى قل يا ايها الكافرون الثانيه قل هو الله واحد وإن شاء قرأ في الأولى قل آمن بالله وما أنزل إليه الآية الثانيه قل يا عمن سمع على ولا كلمة سواء الايه فكلهما صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ في سورة المغرب قل يا ايها الكافرون وقل هو الله واحد ويقرأ بهما يعني ركعتين استغارة يعني ما فيها من التوحيد ولا ما فيها نص بعينه يعني النساء سلم استحب فيها إنما المصنف رحمه الله لما رأى أنها فيها التوحيد سورتين هذه يعني قال ينبغي أن, أن تقرأ في السخارة قالوا يقاوم من أو من اوترت ثلاثه ركعات الصلاه الاولى بسم الله ربي الأعلى والثانيه بكفرون والثالثه يقول والله واحد والمعوذتين فويستحب ان يقرا سوره الكهف يوم الجمعه لحديث ابي سعيد الخدري وغيره فيه قال جابر رحمه الله تعالى منهم وهي ليله قراءتها اي ليله الجمعه ودليل هذا لأن, لأن, لان ليله الجمعه تدخل لي مسمى اليوم يعني قال في في قراءه سوره الكهف قال يوم الجمعه هل كذلك وفي الرواية الثانية قال في جمعة فهذا الليل هي ولهذا ما فيه يعني موجب بقول بعض إخواننا يعني ليلة الجمعة هي رواية شاذة انفردت بها ما يهمهم ما يعلوني شيء في الطريقة, دي الطريقة هذه إذا الليل داخل في اليوم ما لديه يقول شاذة ولا ما لديه شاذة داخله داخلهم دريجة ومثلها من يعني يعل رواية حديث السنن هذا الذي في اشاره السبابة قال في روايه سنة الجدل قال شيئا وقلت هذه ما في حالة إلهية لأنها من درجة في الإشارة يعني فيها شيء يسير قال أحناها شيئا ما قال أحناها قال أحناها شيئا يعني ما في موجب يعني هم يعلون بهذه الطريقة لذلك انصح الانسان الإنسان يعني يقرأ مثل هذه الكتب اللي كتب العلال اللي يقراها على أهل فن فقرأ عليهم عرف كيف ينتقدون الرواية لماذا يعلونها وما يعلون من الأنفاق وهم يعلون أي لو. لنا أو أو ومترتب عليها أحكام فقهية، أما الشيء اللي يندرج تحت أصله شيء محتمل ما ما يشتغلون بهذا نعم قال وذري هذا مروه أبو محمد الدارمي بحديثه عن سعد الخدري رضي الله عنه قال من قرأ صورة ليلة الجمعة أضاء لكم النور فيما بينه وبين البيت العتيق وذكر الدارمي حديثا في استحباب في يوم في كل التابعي الجليل استحباب يوم وهذا حال حديث استحباب هو مراسيل نعم. فصل واستحب قراءه الكرسي في جميع المواقيت وان يراها كل ليله اذا اوى الى فراشه وان يقرا, الم... يقرأ المعوذتين كل صلاه فقد صح عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم المعوذتين كل صلاة. رواه أبو داود وقال وحديث صحيح والله المعوذتين عن ما اذا حضروا الطرق انا قلت صفحه فصل الاستحباب ان يقرأ عند نومه آيه الكرسي وقل الله احد والمعوذتين وآثر سورة البقره فإن مما يهدم له ويتاكد الاعتناء به فقد ثبت في احاديث صحيحه احاديث صحيحه كفي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آخر سورة من, في وعلى من, من في آخرون من من وقال الله الآيات ليلة نقراها قل والله احد والمعوذتين وقد قدمناه في فصل النفي بالقرآن وروى ابن ابي داود عن علي رضي الله عنه انه ما, ما قري أحدا يعقل دخل ما قرا ما أرى أحداً يعقل دخلت الإسلام ينام حتى يقرى آية الكرسي وعن عليهم رضي الله عنه أيضاً أنه قال ما كنت أرى أحداً يعقل ينام قبل أن يقرى الآية ثلاثاً أواشر من سورة البقرة إسنادوا صالحين على شرط البخاري ومسلم وعن عقد بن عام رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمر, لا تمر بك ليلة إلا قرأت في أخرغ الله أحد المعونتين فما أدت علي ليلة إلا وأنا أقرأهن وعلى رواه عن راهما النقي رضي الله عنه قال كانوا مسلم يستحبون أن يقرأ هؤلاء في كل ليلة ثلاث مرات قل الله واحد المعوذتين إسناده صحيح على شرط مسلم وعن رواه عن راهما أيضا كانوا يعلمونهم إذا أو إذا إذا أو إلى إلى فروشهم أن يقرأ المعوذتين وعن عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وבני إسرائيل أي صورة الإسراء رواه الترمذي وقال حسن عندك أي سوره الإسراء بيم عندنا اي أي؟ عندك اي لا لا طيب. على ما هي سوره الإسراء لا. لكن يقول حسن غريب. لا هذا كلام الترمذي عندي حسن فقط. عندكم واحد عنده حسن غريب؟ عند غريب حد؟ غريب؟ إذن هي موجودة غريب؟ نعم. لا. لا بد من بنكلمه غريب انتبه لها في كلام الترمذي لها مراد مهم نعم فصل وقص وقيس تحب ان يقرأ آيات قضى النوم كل ليلة آسرع من عمرات من قوله تعالى ان في فصل السماوات والارض الايه إلى آخرها. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خواتيم آل عمران إذا استيفل فصيما يقرأ عند المريض. مستحب أن يقرأ أن يقرأ عند المريض بالفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح فيما فيه وما أذى وأنه وصيَّا. ويستحق أن يقرأ أن يقرأ عند قول الله واحد وقل عور رب وقل عور رب الناس مع الناس يزيد. فقد ثبت ذلك في الصحيحين مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قدم بيانه في فصله في آخر الباب الذي قبل هذا. طلحة المصرف رضي الله عنه قال كان يقال إن المريض إذا قرأ عنده القرآن وجد لذلك شفة فدقلت على خيثمة وهو مريض فقلت إني أراك اليوم صالحة فقال إنه قرأ عندي القرآن وروا الفطيب أبو باكر رحمه الله تعالى أن, الغمادية أن الغمادية رضي الله عنه كان إذا اشتكى شيئا قال, قال, قال رحمه الله نعم نعم أن رضي الله عنه كان يشتكي شيئاً. أن لا عطيل لا عطيل رضي الله عنه كان يشتكي شيئا قال هذا وأصحاب الحديث. فإذا حضر قال قاو عليه الحديث هذا في الحديث في القرآن الكريم أوله. فص فيما يقرأ عند الميل قال العلماء وأصحابنا وغيرهم استحبوا أن يقرأ عنده ياتي لحديث ناعق بن ناعق بن ياسار رضي الله عنه أننا نخص قال إصروا ياسين على موتاكم تقول رواه أبو داود والنسائي في عام اليوم والليلة ومن ماجد الإسلام البعيد. هذا هو يعني المذهب عندنا ومذهب أبي حنيفه إنها يقرأ ياسين عند المحتبار، ليس بعد ما يموت يقرأ عند المختبر وعلى كل حال منقول عن يعني في السنن والآثار وبنه أربعة أو خمسة يعني أشياء في هذا. الأيسين وهي موجودة في مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي يعني وإن كان اسنادها ليس بالقوي لكن هي مروية أيضا عن وظيفة محدث رضي الله عنه. يعني يشهد لها وقال الشعبي أيضا أورد كلامه هنا رحمه الله كانت الأنصار إذا حضروا وإن كان يعني ليس بذكا يعني ذات القوة وجابر بن زيد أيضا انه كان يعني يعني قال يقرأ, يقرأ عند الميت الرعد الرعب هذا ابن عبي شيبة وكذلك المن أحمد رحمه الله في رواية عنه أنه كان يعني يأمر أن يقرأ على المحتضر سورة الفاتحه تبارك والثوري رحمه الله إمام من أئمة المسلمين أمر عبد الرحمن المهدي لما اللي هو الثوري أمر عبد الرحمن المهدي أن يقرأ عليه ياسين وما زال يعني الجمهور العلماء الأئمة الثلاثة على هذا أما مالك رحمه الله فإنه يقول لم أسمع بهذا شيء ما كان يرى هذا لأنما يقول ما أسمع بهذا بشيء على كل حال من سمع حجة نعم قال وروا مجاند عن الشعبي قال كان في الأنصار إذا حضروا قرأوا عن حمد الميت سورة البقرة ومجاند ضعيف الباب الثالث في كتابة القرآن وإكرام المصحف كان من القران العزيز كان مؤلفا في النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه في مصحف اليوم ولكن لم يكن مجموعا في, في مصحف بل كان محفوظا في صدور الرجال وكان طوائف من الصحابه يحفظونهم كله ابو يحفظون بعض منه فلما كان زمن واديت الصديق الصديق رضي الله عنه كثير من حمل القران فكانوا يتهموا الى من بعدهم فيه فاستشار الصحابه رضي الله عنهم في جمعه في مصحف فأشاروا بذلك فكتبه في مصحف وجعله في يد حفصه من المؤمنين رضي الله عنه فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه انتشر الاسلام فاطع عثمان رضي الله عنه وقعت وقعت وقعت للتلاف المؤدي الى قتشه النصران او الزكاه فيه فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حصه رضي الله عنه الذي اجمعت الصحابه عليهم صاحبها وبعث بها الى البلدان وامر بالتلاف ما قالتها وكان فعله هذا بكتاب منه ومن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وسائل الصحابه وغيرهم رضي الله عنهم ف... <تصفيق> كيف لا لا باتلاف باتلاف ما خالفها نعم باتلاف اي في بعض الاولاد انها يعني امر ان تدفن وبعضها انها امر ان تحرق وعلى كل حال ابن مسعود اعترض في بداية كما تعرفون وقال لاهل الكوفه غلوا مصاحفكم فإنهم هي غلو ياتي ما غلى يوم القيامه لانه يعني كان يرى انها ويكون في اللجنه التي جمعها وعثمان رضي الله عنه كان اكثر صوابا منه لان هؤلاء الذين جمعهم الذي يجمع ان عن اثنين منهم ما هم مشهورين في الصحابه سعيد بن العاص يعني وابن كان صغير لكن الرابط بين هؤلاء انهم نعم راوا الكتاب لا ليسوا من قريش ليس المراد انهم من قريش ولا عثمان يعني رضي الله يعني ابن مسجود او لا منهم من شخص يقول من يقرا القران خطا كما اولم منهم من شيخ ليس كذلك مالك ما هو هؤلاء شاهدوا بعيونهم لما تنزل القران كتابته رجال كتابه المصحف رسمها توتيفي هذا هو السبب في ان جمع هؤلاء ولو لم اجمع القراء من الصحابه الحافظين له من زمن صلى الله عليه وسلم هم يقومون به هل لا الهذا نعم واما الذي من خلقها وكان فعله النوع الذي جاء منه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وائر الصحابه وغيرهم رضي الله عنهم وانما لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في مقصود واحد لما كان يتوقع من الزياده ونقصي بعض المسلول ولم يجد ذلك التوقع التوقع الى وفاته صلى الله عليه وسلم فلما اما فلما ان ابي بكر وسائر الصحابه رضي الله عنهم ذلك التوقع واقتضت المصلحه جمعه ففعلوه رضي الله عنه واوكلت واختلتت عدد المصاحب التي باعها بها فقال الإمام أبو عبد الدني أكثر العلماء على أن عثمان بن عفر رضي الله عنه كتب أربع نسخين فبعث إلى البصرة تحدهن وإلى الكوفة وإن أخرى وإلى الشام أخرى واحتبث عنده هفر وقال أبو حاتم الستسياني رضي الله عنه كتب اسمان رضي الله عنه سبعة مصاحفة بعث واحدا إلى مكة وآخر إلى الشام وآخر إلى اليمن وآخر إلى البحرين وآخر إلى البصرة وآخر إلى الكوفة ابن الجزري كان يمين لأن أبو حاتم هذا هو أول من جمع القراءات ومن صنّت هو كان يمين لها رحمه الله وحادث بالمدينة واحدة هذا مختصر ما يتعلق بأول جمع المصحف وفي أحاديث كثيرة في الصحيح, في الصحيح. نعم. وفي المصحف ثلاث لغات ضم الميم وكسرها هذا يفصحها هذا يفصحها وفي المصحف ثلاث لغات ضم الميم وكسرها وكتحها فالضم ويكسر مشهورتان والفتح ذجع أبو جعفل النحاج وغيره فص اتفق العلماء على تدابير كتابة المصاحف وتحسين كتابتها وتبيينها ووضحيها وتحقيق الخط دون مشقه دون مشقته وتعليقه دون مشقه وتعليقه يعني على كل حال يعني المشق والتعليق لا يعني ما يبين الس السين التي فيها السين وأشبه ذلك يعني يبينها يوضحها نعم. قال العلماء ويستحب نقص المصحف وشكله فانه صيانة من اللحم فيه وأما واما الشعبي والنقعي النقطة فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه وقد امن ذلك اليوم فلا منع ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثا فانه من المحدثات الحسنه فلم يمنع منهم كنظائره مثل, مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات والرباط وغير ذلك والله تعالى اعلم لا تجد كتابة القران بشيء ندي وتكره كتابته على الجدران عندنا وفي مذهب عطائل الذي قدمناه وقد قدمنا أنه إذا كتب على الأطعمة فلباث بأكياه وأنه إذا كتب على خشبة كرها إحراقها على وجوب واحترامه قال ولو القاضي مسلم في القاضورة في القاضورة والاعاذ بالله تعالى صار الملقي كذبا قال ويحرم توسده بل توسد, توسد احادي أحاد ف أحادي كذب العلم فحرام، ويستحق أن يقوم للمصحف إذا قُد ما إذا قُد ما فيه عليه، لأن صيام مستحب للمضللين من العلماء ولا فالمصحف للمصحب وقد قرّت وقد قرّرت دلائل الاستحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه. هذا كل حال هذه مسألة القيام للمصحب قد وقع فيها خلاف بين أهل العلم يعني شيخ الإسلام أخيرا له كلام جميل يعني يقول رحمه الله إذا كان الناس يعتادون فيما بينهم قيام بعضهم لبعض. فتركه القيام للقرآن هو متردد بين المذهب الدم وهو إلى الذنب أقرب. ظاهر هذا وأعرف الحال ما ثبت فيه شيء عن صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه لكن هذا قد تحدث فيه متأخرون بما تادوا فيه من القيام بعضهم لبعض. بعض. والا الحقيقة لا السنه انه السنة أنه لا يقوم الناس بعضهم لبعض. بعض. يعني إلا يعني أمور معروفه معروفة المالية يعني قادم من سفر أو نحو ذلك نعم. قال أروينا في مسجديه من الصحيح عن إبن أبي ملئكة أن أسلمت إبن الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي ذلك عبد الله بن رحمه الله إلى أرض العدو إذا كيف في في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه عن أرض العدو ويحرم بيع من يعني هذا المراد نعم. يعني حنبيع صم من الدنيا يعني للدنيا نعم نعم فان باعوا فصلا ان يرون يعني تناوب الحروف والبصريون يقولون لا ففي صحه البيئه قولان للسفهاء اصح ما لا يصح والثاني يصح ويؤمر في الحال ذلك منكه عن عنه ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف مصافة من مقاكته من جهات حرمته وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن يراه يتعرض لحمله فيحرض على المحذ في مثل مصحف وحمله سواء حمله بعلاقته بإعلاقته أو بغيرها، سواء مثل نفس المكتوب أو الحو أو الحواشية أو الجدة. ويحرم مثل الخليقه والغلاف والغلاب والصندوق الذي وصندوق إذا كانت فيه المصحف، هذا هو نظر الصحيح المختار. وقيل لا تحرم هذه ثلاثة وهو ضعيف ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر حتى لو كان بعض بعض آية بعض آية كتب للدراسة حرم نفس اللو. إذا تصفح الإخدس أو الجنوب أو الحائد أو أوراق المصحف بعود وشنجيك في جوازه وجعال لأصحابنا هنا جوازه وبه قطع العراقيون من أصحابنا لأنه غلغ مات ولا علم والثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع وما إذا لفت كمه على نبه وقلب الورقة به فحرام بالأخلاف وغالط بعض أصحابنا فحكى فيه وجعال وصواب القطع بالتحريم لأن فقال ضيقوا باليد لا بكم فما فيها المساله هذه مشهوره فيها قولان لاهل المشهوران يذكرونها في ابواب الامامه والصلاه الفقهاء فإذا كتب الجنوب أو المحبط مصحفا ان كان يحمل ورقة أو يمسها حال الكتابة فهو حرام وان لم يحملها ولم يمسها ففي لا أوجه الصحيح جوازه والتحريم والتحريم يجوز للمحدث ويحرم على الجنوب فإذا مست المحبط او الجنوب أو أو حمل كتابا من كتب أو في من آيات من أو سوباً من أو, دراهم أو دنانير به أو حمل في, جميلته في جميلته لنسلج الجدارة أو الحلوى أو الخبز المنقشة المدر الصحيح جوازها لا كل رئي لأنه ليس المصحة وفيه وجه أنه حرام. وقال أفضل قضاة أبو الحسن الموردية كتابه الحال يجوز مستقية بالمطرزة بالقرآن ولا يجوز لكسها بلا خلاف لأن المقصود بلكسها التبرك بالقرآن وهذا الذي قاله ضعيف لم يوافق أحد عليه فيما رأيته بل صرح الشيخ أبو محمد الدويني وغيره بجواز لكسية وهذا هو الصواب والله أعلم وأما في تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره أكثر من غيره حرم مستوى وحملها وإن كان غيره أكثر كان هو الغالب ففيه ثلاثة أوجه أصح ألا يحرم والثاني يحرم والثالث إن كان القرآن بخط متميز بغلاظ أو خمرة ونحي بما حرم وإن لم يتميز لم يحرم قال صاحب الرسيم من أصحابنا وإذا قلنا لا يحرم هو مكروه وأما قدب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها والأولى أن لا يمثها إلا على طهار وإن كان فيها آيات لم يحرم مسها على المذب بل يكره وفيه وجه أنه يحرم وهو الوجه الذي في كدبه وأما المسوخ تلاوته كالشيخ, كالشيخ والشيخة إذا زان يافر وما أشهى ذلك فلا يحرم مثله ولا حمده قال أصحابنا وكذلك التوراة والنجيس فإذا كنا على موضع من بدل المتطهر من نجاسة غير مع معفوين على حرم عليه مثل المسحة بموضع النجاسة بلا كلا ولا يحرم بغيره على مدى الصحف المشور الذي قاله جماهر أصحابنا وغيرهم من العلماء وقال أبو القاتل وقال أبو القاتل الصيمري من أصحابنا يحرم وغلطه أصحابنا بهذا وقال قضي أبو الطيري هذا الذي قاله مردود بالإجمع ثم على المشروع قال بعض أصحابه إنه بكرون والمختار أنه يسمكه فمن لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز له تيمم يجوز له مسر مصحفي سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز تيمم له وأما من لم يجد ماء ولا قراب فإنه يصلي على حسب حاله ولا يجوز له مسر مصحف لأنه محكس وجوزنا وجوزنا له الصلاة بضرورة ولو كان معه مصحف ولم يجد من يوديعه إياه وعجز عن ن له حمله للضرورة قال القاضي ابو الطيري ولا ينزمه التيمم وفيما قاله نظر ويبغي ان ينزمه تيمم اما اذا على المصحف من حرق او غرق او وقوع في نجازة او قصوله في يد كافر فانه يأخذه وان كان محفظا للضرورة فهل يجب على الولي اول المعلم تكليف الصبي مميز لطغارة لحمل المصحف واللوط الذي يقرأ فيما في وجه المشور لاصحابنا اصحبون عند اصحاب لا يده المشقة. فاا ال الحقيقة المصنف هنا أدخل مسألتين. هي يعني يا مصطلحتين. المسألة الأولى مسألة الأولى قال ايش لحمل المصحف. والثانية قال الحمل اللوح. لاحظوا المسألتين. يعني يعني أما حمل المصحف يعني كما قال المصنف هنا صح وما أنه لا يجيب للمشقة. اللي هو من هو المعلم ها ولا أقصى بهذا المشقة وهذا وفاقا للمالكية ورواية عن أحمد رحمه الله يعني فهذا الحقيقة يعني يعني في, في مسألة يعني القرآن أما أما اللوح فعندنا في المذهب يجوز يعني في مذهب أحمد كما أشعر صاحب الإنسان المذهب يختلف اللوح عن المصحف يعني ما يكتب فيه مثل هذا يعني ما هي بأس وفي مسقطه هالاولاد هؤلاء الصغار يعني إن يعني والله دار احسن ما يكون حقيقه في بعض الحلقات الان ان يعطوا يعني الجزء الذي يقرؤون فيه جزء قد سمع جزء تبارك جزء عمه هذا احسن من يعني يمكنوا من القران كاملا هذا هو الاولى حقيقه هنا. بصل يصرق بيع المصحف وشرأه ولا تراه في شرأه وفي تراهد بيعه وجهان لأصحابنا أصحوا موارس الشافعي أنهم يكره ومما قال لا يكره بيعه ولا شرأه الحصن بصري وعكرمه وهو الحكب ابن وهو مروي عن ابن عبا وترهد من العلماء بيعه وشرأه وحكب من المنذر عن عرقمة وابن سيدين والنقعي وشريح ومسروط وعبد الله زيد وروي عن ابن عمراء وابي, وابي موسى الاشعاري تغير في بيني ودها تغير في الشرع وكراهتي البيل هكاو من مدري هكاو من مدري علينا بس بن البيل و احمد و احمد بن بل و يصحى الله عز و جل و في و على و يوماس و يوماس و يوماس و يحتمل مجلدة ضخمة لكن أشير إليها بأوجد نشارات وارمز إلى مقاصدها بأخ بأخصر العبارات وأقتصر على الأصحي في معظم الحالات فتأول ذلك في الخطبة الحمد الثناء بجميع الصفات الكريم في الصفات الله تعالى قيل معناه المفضل وقيل غير ذلك والمعنى روينا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وجه رضي الله عنه ان معناه الذي يبدا بالنوالي قبل السؤال والطول, والطول الغنى والكف الهدايه التوفيق واللطف ويقال هدانا للايمان وهدانا بالايمان وهدانا, وهدانا الى الايمان سائر بمعنى معنى باقي لديه عنده محمد صلى الله عليه وسلم محمدا بكثرة تصويبه سائر ما سائر بالله هي سائر مم. يعني مسائر كذا معنا باقل محمد سمي نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا لكفرق طالح المحمود في ابن مفارس وغيره أي ألهم الله تعالى أهله بذلك لما علم من جميل صفاته وترمشنا إليه تحدى قال أهل نغى يقال كل من يتحدى كلانا إذا باراه ونازعه الغلبة قوله, قوله بأجموعهم بضم لام وفتح لغتان مشهورتان أي جميعهم وأصحم وأصحمة أي قطع وغلبة لا يخلق بضم لام ويجوز فاء ويا فيهما مفتوحة ويجوز ضم يا مع كسر اللام يقال قال الشيء وخلق, وخلق, وخلق وأخلق إذا بلي إذا بلي والمراد هنا لا تذهب جلاله وحلاوته استظهره حفظه ظاهرًا الولدان الولدان اصب الحدثان بفتح الحاء والتاء هو الحدث والحادثة والحس بمعنى, بمعنى وهو وقوع ما لم يكن الملوان الليل والنهار أرض بكسر الراء وضمها الامان الخلق على المنهر المختار ويقال أيضا الامين الذي غاب الكثرات الكثوات القاجرات اض اض طغان بحقه قيل الملاجئ غاب الناس الاماكن الخيار و... و... واحدهم امتل وقد وقد ما لا بضم التائي أي صار قادرا خيارا الأعلام جمع علم وهو ما يستدل به على طريق من جدل وغيره ثم العالم البارع بذلك لأنه يهتدى به النهى العقول واخدها نهيه بضم النون لأنها تنهى صاحبها, صاحبها عن قبار وقيل لأن صاحبها ينتهى إلى عقله ورأيه قال أبو عليم الفارسي يجود أن يكون أنها مصدرا وأن يكون جمعا كالغرف. دمشبو بكسر الدال وفتح الميم على المشبوي وحكى صاحب مطاع النوى كسر الميم أيضا المختصر ما قل لفه وكترة معنى العديدة الحاضرة المعدة أبتجل أتضر التوثيق خلق خلق قدرة الطاعة حسب الله قول هنا رحمه الله في التوثيق إن خلق القدرة قدرة الطاعة هذا ما شافه رحمه الله المصنف على ما ذهب في تفسير التوفيق، ولا الحقيقة التوفيق يعني هذا الذي قاله المصنف يعني أصله مأخوذ أصل هذا الكلام كلهم أخذ من الجهمية الحقيقة اللي هو خلق قدرة الطاعة والصواب ما يقال هذا الكلام لأن فين قلت خلق قدرة يعني كما قدرة الطاعة في الإنسان فمعناها ان أن الكافر شيخ موجود فيه خلق الله فيه قدرة لكنه ما ليس خلاله ولو شئنا رفعناه فيها، ولكنه هو نفسه أخلد إلى الأرض، ولموجود فيه القدرة فكيف يقال إن الله تبارك وتعالى يعني يعني ما خلق فيه القدرة على الصاعة؟ إذا يكون هذا من خلاف العدل، إن الله الآتي يعني كيف في بالشرائع والأحكام والدين، ثم ما يجعل فيه قوة يفعله؟ هذا ما ماكشفنا خلاف العدل. واصطواب أن خلق القدرة في الطاعة هذه التوفيق أنه يقال ان التوفيق هي من الصفات الفعليه للرب جل وعلا وهي من جنس او نظير أو مثل المعيه الخاصة فهي اعانه خاصه لهذا الانسان بالتوفيق هذا الذي يجده الانسان عند سماع الاذان والقيام عند قيام الليل والانتباه عند الاستيقاظ للفجر عند المبادره الى الاعمال الصالحه والمسابقه في الخيرات حدث كلها اعانه من الله تعالى لهذا الانسان كلام المصنف رحمه الله قال انها خلق القدرة يعني هل هذه خلق قدره في الطاعة مع عانة وتوفيقه لا قلنا أن هذا يعني كلامه يفسر بعضه بعضا لكن هل ده مو صحيح والاشعريه يعني رحمه الله يجعلون دائما الصفات بالذات الفعلية هذا كثير الصفات الفعلية يعيدون يرجعون ويحصرون بعضها في بعض ويرجع هذا الكلام كله إلى كلام خطير في مسألة اللزوم في الصفات والتعدد في الأسماء يعني ال ال الجهميه يجعلون اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته بعضها يدل على بعض بدلالة ماذا المطابقه ولا اللزوم ها بدلاله المطابقه هذا مذهب الجهميه اما السلف فيجعلونها دلاله اللزوم اما الجهميه يجعلون كلها صفات ترجع الى شيء واحد حتى ينفروا يخرجون من قضيه التعدد نسال الله الاتيه اللي هم احدثوها اصلا في عقولهم والأشعارية أخذوا عنهم هذا بالذات في الصفات الفعلية فكل ما جاء شيء يرجعونها إلى العلم وإلى الإرادة والقدرة كل ما جاء الصفة من في الكتاب والسنة يرجعونها إلى هذا وهذا خطأ الحقيقة يعني خطأ الصواب ان أن التوفيق كما هو مذهب اهل السنة والجماعة أنه إعانة خاصة من الرب جل وعلا كما هي المعينة الخاصه له بالتوفيق والإعانة والتسديد نعم <تصفيق> هذا راجع هذا صحيح يعني أنا ما أجد في هذا هي هذه المسألة فيها يعني رجوع إلى مسألة القدر يعني نعم هذا صحيح يعني ولكن قال قال يعني أظن اللقاني رحمه الله قال أن مذهبنا في هذا يرجع إلى جبرية مذهب الأشعرية يرجع في هذا إلى جبرية وعلى كل حال يعني إذا كان شرحنا مسألة الاعتقاد أو إذا شرحنا كتاب في الاتقاد نبين هذه المسألة لكن ها حسبنا هذا هنا. قال الوكيل المو... الموكول إليه وقيل الموكول إليه تذبير خلقه وقيل القائم بمصالح خلقه وقيل الحافظ آناق الليل ساعاته وفي واحدها أربع لغات إنا وآنا بكسر الهندس وفكها وإن, وإن ين وإن ين, وإن ين. هذا إن ين نعم وإنيون وإنون بالياء والواب والهمزة مكسورة فيهما ومثله الآلاء آلاء النعم النعم وفي واحدها اللغات الأربع إلا وآلا وإنيون وإنون حكى هذا كله الواحدي الانفاق الممدوح في الشرع إخراج المال في إقراءات الله تعالى تجاره لن تبور أن لن تهلك وتكسد وتب التقرى الملائكة يعني لأنها قالها نصبها عندنا لن تبور يعني كان يمكن احسن مع موافقه الايه كذا نعم ترجون تجاره, تجارة م... لن تبوح اي لن تهلك وتفسد السفره والملائكه كتبت البرر جمع بار وهو المطير يتتعتع أي يشتد ويشق ويشق ابو موسى شعري عبد الله بن إلى منسوب إلى الأشعري جدي القبيلة الأترجة بضم همزه وظائي وهو... وهي معروفه قال تعالى الإمام الأشعري رحمه الله أبو الحسن يرجع إلى هذه القبيلة هذه. هل ترجع ضم الهمل وغال وهي معروفة قال جوهري قال أبو زيد ويقال ترون ترونجة وفي صحيح البخاري في كتاب المطعم في هذا الحديث مثل مثل الترونجة أو مثل الترونجة أبو عمار الباهري اسمه فضيو ابن عجلان منسوب الى باهلة قديرة معروفة الحسد تمني دوال النعمة عن غيره والغبطة تمني نزليها من غير دوالها والحسد حرام والغبطة في الخير ممجوحة محبوبة والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا كسمتين الا غبطة محمودة يتأكد الاهتمام بها الا كسمتين التلمي من سب إلى تلم قال أبو سأ سع... قال أبو سعد السمعاني هي بلدة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له جيكون ويقال في النسبة إليها تلميذ بفصل التاء والمين وبضمها وبفتح التاء مع تصلحهما يعني تر مض وبفتح التاء مع تصلح المين نعم ثلاثة توب وفي <تصفيق> ضمهما وفي السبت الثاني مع كسر الميم ثلاثه اوجه حكاس علي ابو سعيد الخدري رضي الله عنه اسمه سعد بن مالك منسوب الى بني خدره ابو داود التشدي اسمه سليمان بن الاشعث النسائي هو ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب ابو مسعود بن بدر اسمه عقبة ابن عمرو وقال جمهور العلماء سكن بدرا ولم يشهدها وقال زهر وقال الزهرز والبخاري وغيره. لا لا لا قبلها قال وقال الزهري والبخاري وغيرهما شهيدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الزهري والبخاري وغيرهما شهيدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدارمي هو عبد محمد عبد الله بن عبد الرحمن منسوب إلى دار من جد قليلين. يا له من تمين قبيلة تمين دارنا. شعار الله تعالى لعالم الدين واحدها شقيقة قال الزهري ويقال في الواحدة شعاره. البزار صاحب المسند دغواني في أسري. لحظ القدر لغة لا بأس لحظ القدر أو لحظ القدر نعم بفتح اللان وضمها لغتان مشهورتان الفتح أفصح وهو و... شخص في جانبه القبلي القبلي يدخل فيه الميد يقال لحد الميت وألحده أبو هريرة اسمه عبد الرحمن المصح على الأفصح من نحو ثلاثين قولا كنيا كني بهريرة كانت له في صف به كانت له في صغاره وهو اول من, من كني بهذا اذن لي بالحرب أن اعلمني ونعله اظهر من اظهر لمحاربتي ابو حنيفه اسمه النهمان بن ثابت بن ابن ثابت بن الشافعي أبو, مح... أبو عبد الله محمد بن نيه بن عباس بن عثمان بن شافع بن سالم بن عبيد بن ابن ع... عابد ابن عبد يزيد يزيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن عبد ابن المطلبي ابن عبد بن ابن قصي السلب ب س وإسكان المثلثه اللام هو العيب هنا فاء جمر حنيف وهو المستقيم وقيل المائر إلى الحق والمصنف ان الله صلى الله عليه وسلم قال ب س س و والحقيقه اهل اللغه ما يقولون يعني فتح الثاء و يعني يقولون بفتح لان الاسماء عندهم مصطلح المراد بها ها هو اولها اول حرف فيها يقولون مثلا مثلثه اذا قالوا مثلا دلاله قالوا مثلثه يعني المراد الدال وهكذا هذا مصطلح عندهم لكن المصنف هنا رحمه الله هذه طريقته طريقته مثل الشيخ نثيمين رحمه الله يا طريقة يوضح الإنسان يعني حتى أخلاص يعني تقرأ كتابه ولا تحتاج معه إلى معلم يوضح لك كل شيء رحمه الله يا تمب إسرائيل وتابا رحمة الله عليهم جميعا. قال المعاشيوب بفتح الميم ويذكر ضاي وفتح العين المهملة وبشين معذمة التست التستري بضم ثاء الأولى وفتح الثانية والثالثة المهملة بينهما بينهما منسوب إلى تسترى فسر الم... المدينة المعروفة المحاسبي بضم الميم قال سمعني ويقول له ذلك لأنه كان يحاسب نفسه وهو من من جمع من من جمع له علم الظاهر والباطن يعني ليس المخلد الحقيقة ما قال حقيقة هالكريم هذي ومن جمع له علم طيب أحمد والشافعي وأبو حنيفة يعني وش اللي تتوقع ما جمع لهم علم الظاهر والباطن يعني هم يردون أحوال النفوس الله العظيم يعني لا شاهد خير من مئة من المحاسب هذا الذي أدين الله جزاء بي عشت هؤلاء إما كون هذا الإنسان نقل عن كلام كثير في في في الزهد رحمه الله يعني لكنه مو مثل غيرهم الأئمة ما يقارن بالأئمة ارتباطاً مع الله جزاء بهم العلم وتدين بكلامهم وكتبهم ونقلهم وتعبهم ورحلتهم يعني في الله تبارك وتعالى نشر العلم، حيازته، استنباطه، الدفاع عنه هذا المعاصي على جلاله الرحيم والله ما له يعني من من الجهات من المال هؤلاء. فجميع له علم الظاهر والباطن ما في حاجة له. يعني واحد منين يا أبو حنيف ومالك مالك والشافعي ما عندهم هال ال الظاهر الباطن هذا. ولا أننا نترك هذه الكلمة دي ونقبل بها أو نقبل بها لأي هؤلاء. يعني ما في حاجة إلى إفراز يعني. أحد العلماء أو عفواً أحد الزهاد مثل هذا. نعم. قال عرف الجن بفتح العين. عرف الحال يعني لما قلنا هذا لأن صار في يعني بعض طبقات الكتب المتأخرة مثل طبقات الشعري وطبقات يعني الكتبة بعبد الرحمن السلمي راجت الكلمة هذه حتى ذكرواها في مناس ذكر الحافظ كثير أنهم كانوا يكونون في المزاب المشرق ما يسلون معنا. ذكر هذا الحافظ كثير رحمه الله في حوادث سنة سبع مئة. وذكر عن الناس مثل خمسمائة يحصل لهم هذا والناس يختنون ب يعني شفعة من زودة حتى من زودة ما سكن للمذابح أول بلى طب وإلى هالمساجد يشوف هذا الحقيقة يعني السخ السمية هذه الكلمة في أشياء ما هي بصحيح أي شيء ولذلك أنا, أنا اعتقادي أن السلف رحمة الله عليهم من التابعين والائمة المتبوعين على جلاله من العلم والإيمان او عارف ما عليه هؤلاء الجهاد هذا واحد منهم انتخ من هو يعني يعني هذا المحاسب رحمه الله قال له وما تصلي في الصف الاول قال استحي من الله انا في بالصف والمراد قرب القلوب ما هو قرب الابداع يعني على هذا سنمسك احاديث اكثر من سبع ثمانيه احاديث ان رسولنا صلى الله عليه وسلم في التقدم في الصف الاول ولو يجدوا ما فيه معنى لا ولو اشاع عليه النبي الله قال يقول مجد الله قرب القلوب ان قرب الابداع من هذه الاحوال التي هم اجتهدوا فيها رسول الله عليهم من هؤلاء الزهاد الصالحين والعباد اجتهدوا وكان الكلام كله على شيء واحد انتبه والله يا اخواني الذي كلما نقص ق... قدر اكتمائك كلما كثر خطاك وعلى قدر النقص يكون قدر الخطا وانظروا ان لا انسان يعني عندنا دعوة الحمد لله موجودة دعوة الشيخ محمد رحمه الله ائمه الدعوة تجدون كتبهم لو أردت أن تدخل فيها ندخل بمن سم ما تلقى عليهم شيء, شيء. ليه لأنهم مبنون عندهم هم شيء ولا مراد قلوب القلوب ولا, ولا الكلام ده تجده اتباع للائمه المثلوعين من الصحابة والإمام أحمد والإمام الشافي تجدها كلامهم منهم رحمه الله ما تلقى شيء لا في الاعتقاد لا في غيره مسائل فقيه هل الناس يختلفون من زمان الصحابه اختلفوا لكن في مسائل القلوب واحوال القلوب وما يسميها يعني بعضهم علم البعض هذا بدي تري الكلام المنضبط بالسنه يا شيخ نعم قال عصر الجنة بفتح العين واكساني الرائي وبفائي للحها فليتبنق قالوا من النار اي كي وقيل كي يسدغه قيل وهو دعاء وقيل هو خبر الدلالة الدلالة بفتح الدال ويتقال ويقال دل دلوا دلوا والدلولة بالأوامع عندنا يقولون دلولة لا دلولة ويقال عن الحقيقة ان الدال مثلثة حكاه ابن سيد يعني صاحب القاموس أنها مثلثة مثلثة الدال نعم ويقال دلولة بضم الدال واللام الطوية بفتح الطاء وكسر الواو قاله من لغته قال اهل اللغة هي الطميع التراقي جمع ترقوة وهي العظم الذي بين صغرة النحل والعاتق يجلسون قلفا بفتح الحاء وكسرها لغتان ابن ماجه هو أبو عبد الله محمد بن يزيد ابو الدرداء اسمه هويمر وقيل عامر يحن على الطالب ان يعتق عليه ويشتق ايوب السختياني بفتح السين وكسر التاء قال, قال ابو عمر قال ابن عبد البر كان ايوب يبيع الجلود بالبصره ولهذا قيل السختياني كان يبيع الجلود وهي كلمة على كل حال يعني غير فعربية ظنها فارسية هناك نضعها نسخة. قال البراعب فتح البلد. على كل حال يمكنها قريبة من هذا لكن هي على كل حال بيع الرجل نعم. قال البراعب فتح البلد. نعم. قال البراعب فتح البلد مصدر برع الرجل وبرع فتح الرأي وضمها إذا تاق أصحابه حلق. خلقات العلم ونحوها بإحسانيان هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة ويقال بفتحها في لغة قليلة حتىها تعلم والجوهري وغيوهما الرفقة بضم الراء وكسرها لغتان إعزات المتعلمين بكسر قاط المعشر الجماعة الذين أمروهم واحد قوله وينفذونها بالنهار اي يعملون بنا فيها ابو سليمان الخطابي منسوب الى جدي إلى جد من أجداده اسمه الخطاب واسم ابي سليمان حمد بن, حمد بن محمد حمد بن محمد بن ابراهيم بن فائ بن اسمه أحمد الزهري هو ابو بكر محمد بن مسلم بن عبد... عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهره بن كيلات بن مروه بن كع البصري بفتح الباء وكسرها اشعري بفتح الشين اسمه اسمو عامر بن ثراقيله لفك الشير تميم منسوب الى جد لا اسمه الداء وقيل منسوب الى زهر وموضع موضع بالساحل ويقال تميم الدير وقيل قال تميم الدير منسوب الى زير كان يتعبد فيه وقيل غير ذلك وقد اوضحت الاستلاف فيه في اول شرح صحيح مسلم سليم بن عير سليم بن بكثل العين المهملة وإنسان وثمات فوق الدورقي بذال مهملة نسوحة ثم واو ساكنة ثم رأي نسوحة ثم قاتل ثم قاتل ثم, ثم يائنف ثم ثم قيل إنها نسبة إلى القرام في التي تسمى الدورقية وقيل كان أبوه ناتكا أي عاد وكان في ذلك الزمن يسمون الناتفا دورقيا وقيل نسبة إلى دورق جندة بفارسا أو غيرها منصور بن زادان بالزايل وبالذال المعجمة قوله يحتوي أن ينصب ساقيه ويحتوي على ملتقى ساقيه وتحبيه بيديه أو بثوب والحبود بضم الحال وتسلع لغتانه فيه ذال هذا رمال هذا رمال الغزالة الغزالي المعجَن بسرعة الكلام الخفيف. الغزالي هو محمد بن عبد هو محمد بن محمد بن محمد. بن أحمد. هكذا يقال بتشديد زاي وقد روى عنه أنه أنكر هذا. وقال إنما أنا الغزالي بتشديد زاي منسوب إلى قرية من قرى فوس يقال لها غزالة. قال الحد ابن مصرف بضم المين وفتح الصدي وفتح الرأي وقيل يجوز فتح الرأي وليس بشيء أبو الأحواص بالحد وصل المهملتين واسمه عوف بن مان الجشمي لضم الجيل وفتح الجين والمعجنة من سُبِل إلى جُشَم إلى جُشَم جد القبيله الفصاطه فيه ست لغات فصاط وفستاق بالتاء المذره القاف وفصاق وفصاط بتشديد السين والفاء والفاء فيهن مضمومه ومكسوره والمراد بها الخيمه والمنزل الدوي بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء صوت لا يفهم انضعي بفتح النون من ننسب الى النفاعي جد قبيلة هل بكاف في فحلاني ويجوز بكانها في لغة قليله حرف قاشر بتغري وتثبت الفاء القا الفازات كالعود والتات الفذق ونحوهما مما يقنس المسجد منهم سليمان بن يسار سليمان بن السابع بالمثلاث ثم بالثيم ملأ أبو بوسيد بضم الهدد وقته اسمه مالك بن رابعة شهد بدرا تنطح تنطحني بكثر الضال وكثها ممتشر جدا بكثر الضال وهو مصدر الكشنان بضم الهدد وكثها لغتان ذكرهما أبو عبيدة وابن الجوال فيه وهو ثالث معرف وهو بالعربية البحضة فرد وامزده أن اصليه هذه وهم العربيه كان فرض كانت في يجوز فيه تشغيلها كل ما كان من هذا من هكين. من هذا واحده واحده مشددا جاء في جمعه التشديد والتقييف ابوين ابوين ابو يان يضم الراء والسين وهو منصوب الى ويانا البيده المعروفه صوله على حسب حاله بفتح السين أي على قدر طاقته الحمام معروف وهو يذكر عند اهل اللغه الخصوص نواضع العذره العذره والاميره هذه مواقع العذرة والبول المتخذة له واحد مواقض العذرة والبول المتخذة لهم واحدها نعم اقرأ مواقض العذرة والبول المتخذة له واحدها حش بضم الحي وفتحه لغتان حجر الإنسان بفتح الحي وفتحه لغتان الجنازة بكثب الدم والخيال من جنا من جنازة إذا سقرا باسم الحكيم هو بفتح البالي الموحدة وإذ كان وبالذات وبالذلك زرارته بضم الزال أحمد بن الحواري لفتح الخير وتسرى ومنهم من يفتح الراء وكان شيخنا أبو البقاء صالد النابل النابلوسي, النابلوسي رحمه الله يحكيه ورب اختاره وكان على مدى وقته في هذا الفن مع كمال تحقيقه فيه واسم أبو الحواري عبد الله بميمونة ابن عباتي ابن الحارث الجوعي بضم الجيم. أبو الجوزائي بفتح الجيم وبالزير اسمه أوسو ابن عبد الله وقيل أوس بن خالق حفر بحائل مهملة مفتوحه ثم بائل وحدة ساكنه ثم تائل مثلثه من فوق مفتوحه ثم رائل الرجل الصالح هو القاتل بحقوق الله تعالى وحقوق العباد كما قاله أبو الزجاج وصاحب المطالع وغيرهما ابو ذر اسمه دندب, دندب وقيل بريرة برير بضم الموحدة وتكريرها إن طرح السيئات الاش الشعار بكسر الشين العلامه اشراط بكسر الشين وهو هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم ومتن بدا اسمها هند وقيل رمله وليس بشيء عبد الله مغفر بضم النيل وفتح الغين المعجمه والفاء اللغط, اللغط بفتح العين الغين المزجره وسانها نعم حسن الفتح نعم أجود نعم اللغة بفتح الغين معجمة وإسكانها لغتان هو اختلاف الأصوات الجمعة بضم النيم وإسكانها وفتحها قاله الفراغ والواحدي المعوذتان بكسر الواو الأوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عمرو لما الشام في عصره من الى إلى موضع إلى موضع باب إلى موضع بباب من دمشق يقال له الأوزاع وقيل إلى قبيلة وقيل إلى لا الأوزاع هذا لا الصامع إيش قبيلة اسمها أوزاع؟ يعني إنما هو هو كان الناس عند المسلمين لما فتحوا البلدان كانوا يسكنون أحيانا إذا ما وجدوا مكان كانت فتحت صلحا يعني ما يجدون لهم مكان داخل البلد أحيانا لأنهم مجاهدون على كيس ضعفة. كان عندهم أموالهم فكانوا يسكنون في خارج المدينة كل قبيلة تسكن موضوع ب يعني في في مكان معين قبيلة هنا وقبيلة يعني متوزعين هكذا فشون مو أوزع طبعا أول ما أعرف هذا يعني مشهير هنا في في دمشق لأنها فتحت قديما دمشق. كما تعلمون في سلالة عمر رضي الله عنه. نعم قال عرذ بعين مملكة مسوحة ثم رأيت سلة ثم ذايم مسوحة ثم ذايم واحدة. بريدة ابن الحصيض بضم الحاء وفتح الصاد المنقلتين فظالت بفتح الفاء لله لا اله الا الله لا الله شهد ان اذنا لفتح الهمز اي القيله بفتح القاف هي المهنيه طوبى لهم اي خير لهم كما قاله أهل اللغه الأعمش سليمان ابن مهران أبو العالية أبو العلم المهملذي اسمه رفيع بضم الراء أبو زاد الصحابي بضم اللام اسمه بشير وقيل لفاعة ابن عبد المنذر الغشمه أبو الظلمة قوله علاه تدرفان أي ينصب دم ينصب ينصب دمها وهو بفتح التاء مثنى من فوق وتكره ما خطبكم ايش ننكم الايام المعدات ايام التشريق الثلاثه بعد يوم النحر تشميح عاطفي هو بالشين وبالسين هذا القص قالوا هنا هو المروزي المروزي عبد الله بن احمد مروزي المروزي عبد الله بن احمد يقرن بضم الراء على اللغه الفصيحه وفي نوبه وفي روض كذا البغوي منسوب الى باو مدينه بين هرات ومرو ويقال لها ألفا بغشور بغضور واسمه الفسيل المسعود الأصل جمع عصير وهو آسر النها وقيل ما بين العصر وغروب الشمس زباد بن الحارث بضم الزاي وبعدها باء موحدة مسورة صبوح القدوس بضم أولها أولهما وبشكلها لغتين مشهورتان أبو قلاك بكسر القاء وتثبي اللام والباء موحدة اسمه عبد الله بن يحيى يحذو الثاء بثاء مثلث المشددات معانق رفعتها ضم الميم وبالعين المهمله وااخ وااخ هو نون الشسسير بكثر السين والقاف معجمه مشدده الحتم الضهدبه هو بثاث المثلث من فوق ثم مثلث من تحت ثم موحده المحيا والممات الحياه والموت اوذ اوذ عبم الي الهمم حامدا يوافي نعمه ان يصل اليها فيفصلها ويكافئ ما هو بهمسه الاخيره يكافئ ومعناه يقوم بشكل زما ويقوم بشكل ذاذا جميعا مجالد الأراوي عن الشعبي هو بالجين وتكر الان الصيمري بفتحه الامام والمين وقيل بضم الميل وهو غريب، وقد بسط بيانه في تهذيب الأسماء واللغات، وقد بسط وقد بسط بيانه في تهذيب الأسماء واللغات، فهذه أحرف وليزة في بقى مشكل ما وقع بها الكتاب وما ذقي منها ترتبه لظهوره وما من الظاهر تأنيب بسط بيانه بيانه لمن لا يخالف العلماء. فإنه ينتفع به إن شاء الله تعالى هذا أثر ما تأثر من هذا الكتاب وهو المجد مختصرة بالنسبة إلى آذان القراء ولكن حمغني على افتصاله ما ذكرته في أول الكتاب والله أسأل النفع العليم به ولي والأحباب ولكل ناظر فيه المسلمين في الدارين والحمد لله رب العالمين حمد نواتي نعمه ويكافئ مزيده وصلاته وسلامه الأكلال على سيدنا محمد وآله وصحابه أجمعين خاتمة الكتاب قال مصنف رحمه الله في يوم جم... في يوم جمعه يوم الخميس الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة ست وستين وستين وستين وصرفت من جمعه صبيحة الخميس الثالث من شهر ربيع الآخر سنة ستين وستين وستين ومئة والله فعلا هذا صحيح. رحمه الله يعني كم يوم بشرين يوما كذا يعني الحقيقة أنها بؤت له في تصانيه رحمه الله وأنا قد أجلس لكم رواية هذا الكتاب يعني اني وأنا أنصح الاخوه جميعا يعني كما أنصح نفسي بأن ندرس هذا الكتاب هذا الكتاب مهم جدا لطلبه التحفيظ خاصه يعني طلبة القرآن عظيم هذا الكتاب ينبغي ان أن تنتفئوا به والإخوة جزاهم الله خير الذين اقترحوا هذا الكتاب يعني موفقون في هذا فإن هذا الكتاب اشتمل على أذى كثيرة كما سمعتم يعني يحتاج إليها معلم القران يحتاج اليها طلبه العلم ان شاء الله تبارك وتعالى ان يتقبل منهم في صالح الأعمال الاعمال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار نعم لقد اجلس الإخوة الذين سمعوا هذا الكتاب كاملا اجلس لهم يعني رويته اني حتى الإخوة الذين يعني خلف النسوه لا سيما النسوه وانا كنت اتوقع أن يكون فيه يعني مكان للمسكو لانه ما هم لكم كلكم ان النسوه يعني وهن حريصات دور الذكر كان السهل والجبل ولا جبل وانا ان مجموعات كثيره من النسوه يعني ارسلوا الي قالوا فانا قرات الكتاب يعني فنريد لي يعني في بين المدنين بين سماعها والاسناد اليه وبين تدريسه فسامح الله عليه هنا في مؤسسة الملك خالد على أنهم ظلموا نارا للعدل يعني ان هناك ينبغي ان يبدل بين النساء و بين النساء و بين النساء و بين الله و بين اجابه عن يعني بسبب تاخر الوصف